بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان من أركان القياس الجامع ذكر أركان القياس الأربعة الأصل والفرع وحكم الأصل والجامع أراد أن يبين لنا ما هو الجامع فقال ثم الجامع يعني ثم هذا للترتيب الذكري بعد أن ذكرت لك ما سبق فيما يتعلق في حقيقة الجامع فالجامع الذي يصح أن يكون وصفا معتبرا تتعلق به الأحكام في الأصل ثم يعد إلى الفرع لثبوت حكم الاصل فيه قال إن كان وصفا إذن هذا شروع منه في بيان شروط اعتبار الجامع علة لثبوت الحكم به إن كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا فهو علة فهو فهو علة فهو هذه الجملة في محل جزم جواب الشرط والفواقع في جواب الشرط فإن إذن عندنا شرط وعندنا مشروط إن وجد الوصف الجامع بهذه الشروط بهذه القيود فعينئذ ثبت كونه علة للحكم في الأصل فيعد إلى الفرع فيسحب الحكم الاصل إلى الفرع وإن تخلف واحد منها فضلا عن كلها عن جميعها فعينئذ نقول لا يصح كونه علة فلا يتعد حكم الأصل إلى الفرع إذن هذا شروع منه في اعتبار الجامع كونه علة الأولى ليس كل ما الدعي فيه أنه وصف مناسب أو وصف مناسب بل لابد من شروط معتبرة هذه الشروط مأخوذة من استقراء الشرع من استقراء الشرع هو ذكرها أولا إجمالا ثم ذكرها مفصلة شرطا شرطا وما ذكر فيه من خلاف كان فيه خلاف استمد الأصليون هذه الشروط من العلل المنصوصة من العلل المنصوصة ما نص عليه الشرع فحينئذ استنبط منه الأصوليون هذه القيود التي ستذكر كذلك من تعريف العله بأنها الوصف المعرف للحكم لابد من اعتبار معنى العلة ومن الغرض المقصود من العلة وهو كون العلة تعدي حكم الأصل من الأصل إلى الفعل باعتبار هذه الأمور الثلاثة وضع هذه القيود السبعة إن كان وصفا إذن قد يكون غير وصف، وهذا فيما سيأتي أنه قد يكون حكما شرعيا أنه يكون حكما شرعيا لأن الجامع لا يخرج عن امرين إما أن يكون وصفا مناسبا وإما أن يكون حكما شرعيا الوصف المناسب هو الذي سيذكر هذه القيود في اعتباره إن كان وصفا والوصف هو معنى قائم به المصوف وصفا يعني معنا قائم بالموصوف وهذا شأن الأوصاف أنها لابد من موصوفات تقوم بها لأن الشيء إما يكون جوهرا وإما يكون عرضا والعرض المراد به هنا الوصف الجوهر ما يقوم بذاته والعرض ما لا يقوم بذاته بل لابد من محل يقوم فيه وهذا شأن الأوصاف حينها كل وصف يستلزم موصوفا لماذا؟ لأن الوصف لا يقوم بذاته لا يقوم بالطول والطول والقصر هذه أوصاف هل تقوم بذاتها هل يوجد طول لا في إنسان ولا في جبل ولا في عمود ولا في اخره ما يوجد لا يصح أن تقول هذا طول لوحده منفكا أو هذا قصر أو هذا سمن ونحوه كذلك لا يقال هذا إسكار لا في خمر لا يوجد لا يقال صغر لا في ذكر أو أنثى لابد أن يكون هذا الوصف له محل يقوم فيه حينئذ إن كان وصفا هذا احترازا مما إذا كان حكما شرعيا فسيتن فيه خلافا وأن هذه الشروط والقيود مرتبة على الأوصاف لا على الأحكام الشرعية لأنه يصح أن يعلن بالحكم الشرعي وأن يكون الجامع بين الأصل والفرع هو الحكم الشرعي وهذه القيود غير معتبرة في ذاك الحكم وأما إذا كان وصفا حينئذ ليس كل وصف يصح التعليل به ليس كل وصف يصح التعليل به وإلا لو صح كل وصف أن يعلل به لفتح باب ماذا انتقاد الشرع وحينئذ كل واحد يعلل بما يراه مناسبا هو دون ان يرجع الى الشرع ولكن نظر الاصوليون في العلل المنصوصه والعلل المجمع عليها حينئذ ذكروا أو استمدوا والسنبط من هذه العلتين المنصوصة والمجمع عليها طيودة وأكثر ما يقع الخلاف ليس في المنصوصة والمجمع عليها وإنما في المسنبطة لأن العلل من حيث هي إما تكون منصوصة نص عليها الشرع من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل هذا نص عليها الشرع أو يكون مجمع عليها كتشويش الفكر في المنع من القاضي أن يقل أو تكون مستنبطة أو تكون مستنبطة الخلاف أكثر ما يكون والأخذ والعطاء بين أصولين أو الفقهاء إنما يكون في العلم المسنبطة لأنها معتمدة على ارتهاد المجتهد وأما النص فما جاء من الشرع كي لا يكون دولة انتهى إلا لنعلم من يتبع الرسول انتهى هذا تعليم من أجل ذلك يقول هذا تعليم ليس للرأي فيه مجال كذلك ما أجمع عليه العلماء بأنه علم لا مجال للرأي فيه النقد والاعتراض يبقى ماذا العلة المستنبطة لأنها مأخوذة من تخريج تخريج المناطق كما سبق بيان إذن وضع الأصوليون هذه القيود لماذا لضبط الوصف الذي يصح التعليل به لأنه ليس كل وصف يصح أن يعلق الحكم عليه ولو جعل كل وصف يصح أن يكون علة فيتعدى إلى غيره لفتح حباب نزاع بين العلماء بل فتح باب الأهواء فكل يرى ما لا يراه غيره إذا وصفا يعني معنى قائم بالموصوف موجودا هذا الشرط الأول ظاهرا هذا الشرط الثاني منضبطا هذا الشرط الثالث مناسبا هذا الشرط الرابع معتبرا هذا هو الشرط الخامس مضطردا هذا هو الشرط السادس متعديا هذا هو الشرط السابع هذه سبعة شروط، إن تخلف واحد منها بعضها مجمع عليها وبعضها مختلف فيه ليس مضطرد لأفاق عليها وإنما فيه بعض العلل أو بعض الأوصاف هذه مختلف فيها بين أصليين وبعضها فيه نوع نزاع كالطرد مثلا هذا فيه نزاع طويل هذه إن وجدت مستجمعة في وصف فهو علة فهو علة يعني متى تحققت هذه الشروط في الجامع إذا كان وصفا فعينئذ فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به لا خلاف في ثبوت الحكم به فعينئذ نقول ليس كل وصف يصح التعليل به بل لابد من استجماع هذه الشروط وإذا قيل ما دليل هذه الشروط نقول اعتمادا على ما ذكر من الثلاثة الأمور أولا التأمل والنظر في العلل المنصوصة والمجمع عليها فإنها قد استجمعت هذه الشروط السبعة ثانيا النظر إلى حد العلم ما هي العلم المعرف للحكم أو ما جعل معرفا للحكم إذن لابد أن يكون المعرف مضطردا مناسبا للآخرين ثالثا الغرض المقصود من التعليم الغرض المقصود من التعليم وهو كون هذا الحكم حكم الأصل معداً إلى كون هذا الحكم معديا إلى الفرع. يعني تعدية حكم الأصل إلى الفرع ثم قال أما الوجود أما الوجود أما هذه يعني اراد أن يفصل لنا شرطا شرطا ذكرها أولا مجملة ثم أراد أن يفصلها أما هذه حرف تفصيل مضمن معنى الشرط ولذلك قال فشرط الفا وقع في جواب الشرط لما لكون أما هذه مضمنة معنى الشرط لأنها نائبة مناب مهما أماك مهما يكون من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوبا تلويها أما الوجود أي اشتراط كون العلة وصفا وجوديا أي أمرا ثبوتيا أمرا ثبوتيا يعني شيئا موجود شيئا موجود يقابله العدم كون الوصف أو العلة أمرا ثبوتيا موجو موجودا كتعليل تحريم الخمر مثلا بالإسكاء. نقول عن الإسكار. الاسكار هذا عله وصل. يشترط فيها ان يكون وجوديا بمعنى انه امر ثبوتي يقابله العدم لماذا لان الاسكار هنا علل به حكم ثبوت وهو التحريم وهو التحريم كذلك السفر عله لإباحة الفطر والقصر نقول السفر هذا أمر وجودي لأنه مدرك بالحس كون المسافر مسافرا وكون الخمر مجتملة على الإسقاط فهذه علة وجودية علة وجودية بمعنى أنها أمر ثبوت يدرك بالحس يدرك به بالحس لكن التنصيص عليها في الأصل هذا قلنا لابد من لابد من العدل الشرعي وكونها موجودة في الفرع لا يشترط فيها الدليل الشرعي بل يشاركه الدليل الحسي والعقل والعرف أربعة أمور في تحقيق المناط وجود العلة في الفرع أربعة أمور الدليل الشرعي الدليل العرفي الدليل الحسي الدليل العقلي هذا أربعة أمور أما وجودها في العصب فلا بد أن تكون من بدليل شرعي لا بد من دليل شرعي لماذا لأنها جاءت في نص كتاب أو سنة وحينئذ رتب عليها الشرع حكما وليس عندنا حكم شرعي أخذ من غير الكتاب والسنة فالاقتصار النص على الحكم الشرعي اقتصرنا على كون العلة التي تكون في العصر موردها الدليل الشرعي إذ ليس عندنا سنباط من غير الشرع فلذلك كان الدليل على وجود العلة في العصر أو على تعليل أصل هو الشرع ولا يجوز أن يكون بالحس أو العقل أو العرف أما الوجود يعني اشتراط كون العلة وصفا وجوديا فشرط. فشرطه يعني إذا تخلف المشروط الذي هو الوجود تخلف كونه عله إذا تخلف الشرط وهو كونه موجودا الوصف كونه وجوديا تخلف المشروط وهو الجامع الذي يصح التعليل به لأن من شان المشروط أن ينتفي بانتفاء شرطه ينتفي المشروط بانتفاء شرطه وهنا الشرط الوجود والعلة الجامع هذا مشروط فينتفي المشروط لانتفاء شرطه كذلك ولا يلزم من وجود الوجود الذي هو شرط في العلة وجود العلة لماذا لاحتمال انتفاء الطرد مثلا أو تعدي كما أنه لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة لماذا لانه قد لا يكون الوقت قد دخل كذلك هنا إذا ورد الوجود وهو شرط في العلة لا يلزم منه وجود العلة لاحتمال انتفاء شرط آخر كالمناسبة والاعتبار حينئذ نقول الوجود هذا شرط ينتفي المشروط لانتفاء الشرط ولا عكس ولا عكس إذا فشرط ينتفي المشروط بانتفائه فلا يجوز حينئذ التعليل بالعلة العدمية لا يجوز التعليل بالعلة العدمية إذا كان الحكم ثبوتيا إذا كان الحكم ثبوتيا لا يجوز التعليل بالعلة العدمية هذا قول وهذا شرط ليس متفقا عليه بل الجمهور على الجواز قد يعلل العدم بالعدم والوجود بالوجود والعدم بالوجود والوجود, والوجود بالعدم هذه أربعة اقسام أربعة اقسام الوجود بالوجود لا اشكال والعدم بالعدم لا اشكال لكن هل يعلل الوجود بالعدم كوجود التحريم ك هل يعلل الوجود بالعدم على ما ذكر هنا يشترى أنه لا بد ان يكون الحكم إذا كان ثبوتيا لا بد ان يكون الوصف وجوديا لماذا لانه لا يعلل الثبوت بامر عدمي حينئذ لا يصح إثبات حكم شرعي وتكون العله ماذا عدميه بل لابد من الاستواء وجودي وجودي أو عدمي عدمي كما ذكرناه في حد الرازل حد الثاني أو نفيه عنهما أما الجمهور فعلى جواز تعليل الأمر ثبوت والحكم الحكم الشرعي ثبوت بالعدم حينئذ نقول هذا شرط وليس متفقا عليه ليس متفقا عليه حينئذ عند المحققين على ما نسبه المصنفون لا يجوز التعليل بالعلة العدمية إذا كان الحكم ثبوتيا بخلافهم فيما اذا كان الحكم عدميا والجمهور على الجواز يعني جواز التعليم الحكم الوجود بالوصف العدمي الحكم الوجود بالوصف العدمي مثل ماذا يقتل المرتد بعدم اسلامه يقتل هذا حكم ولا حكم وجود ثبوت او عدمي وجود لعدم إسلامه هذا عدم او لا نعم نقول عدم عدم الإسلام هذا أمر عدم إذا صح التعليل للحكم الثبوتي لامر عدمي إذا هذا الشرط متنازع فيه لما شرط المحققون الوجود قالوا للسمران العدم هذا حجته قالوا سبق فيما مضى معنا أن تحقيق أو تنقيح المناط لابد من السبر والتقسيم أن ينظر المجتهد في ماذا؟ في الأوصاف التي علق عليها الحكم حينئذ هل كل وصف جاء في سياق حكم أو سبق حكم لابد أن يكون الحكم مرتبا عليه ويجعل ذلك الوصف علة فيه وجودا عادما نقول لا بعض الأوصاف تعتبر وبعض الأوصاف تلغى إذن لابد من التنقيح وهو ما يسمى بالسبر والتقسيم أن ينظر في الوصف يقول كونه عربيا هذا لا تعلق له بالحكم كونه جاء يضرب صدره لا تعلق له بالحكم كونه ينتف شعره لا تعلق له بالحكم كونه إلى أخير لا تعلق إذا وقع أو وقف كونه واقع امرأته في نهار رمضان قلنا أعتق رقبا هذا الحكم مرتب على هذا هل يمكن أن يحصل هذا في العدم أن يحصل سبر وتقسيم ونظر في الأوصاف العدمية قالوا لا لا يمكن قالوا لا يمكن لماذا؟ لأن الأوصاف العدمية عدمية لا يمكن أن يميز بعضها عن بعض حينئذ يعجز المجتهد أن ينظر في هذه الأوصاف يقول هذا وصف معتبر وهذا وصف ملغى لذلك قال اشترط الوجود اشترط الوجود حجة القائلين بالمنع السمرار العدمي قال السمرار العدمي لأن الوصف العدمي هذا مستمر بلا نهاية فحين أدى العدم غير ممكن فلا يكون علة للوجود فلا يكون العدم علة للوجود وجود الحكم لماذا؟ لأن العدم لأن الحكم لا يثبت إلا بوجود معنى يقتضيه والعدم ليس بشيء والعدم ليس بشيء فلا يكون علة للوجود يعني فلا يكون العدم علة للوجود يعني للحكم الوجودي لماذا؟ لأن الحكم لا يثبت إلا بوجود معنى يقتضيه والمعنى إذا قيل معنى يقتضيه يطلبه لأن العلة كما سبقنا باعثة على الحكم فإن العدم ليس بشيء فكيف يكون مقتضيا لي للحكم كيف يكون مقتضيا لي للحكم نقول صواب أنه يجوز التعليل بالعلة العدمية لورود الشرع بها كما سيأتي كما سيأتي ثم قال أما النفي الذي هو يقابل الوجود الذي يستلزم العدم، فقيل يجوز علة. وأما النفي، وأما النفي أي الوصف المنفي وهو عدم الوجود، هذا ما يقابل الوجود، وهذا يشعل بماذا أن المسألة فيها خلاف وليس مما اتفق عليه الصليون. وأما النفي أي الوصف المنفي وهو عدم الوجود. فقيل قال بعض الاصوليين يجوز علة لانه رجح الأول وهو الوجود فعلل الثاني بقوله قيل وهذه صيغة تمريض صيغة تمريض وتضعيف يجوز النفي أو عدم الوجود أن يكون علة للحكم الثبوتي يجوز أن يكون النفي علة لإثبات حكم لحو قتل المرتد أو قتل المرتد لماذا؟ لعدم إسلامه لعدم اسلامه بل ورد في الكتاب قوله جل وعلا ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولا تاكلوا هذا حكم مما لم يذكر اسم الله عليه هذا تعليم وهو عدم وهو عدم فجعل سبحانه انتفاء ذكر اسم الله علامه على تحريم الاكل جعل ماذا انتفاء ذكر اسم الله وهو شيء عدم علامة على تحريم الأكل والتحريم شيء وجودي ليس بنفي ليس بنفي حينئذ صح تعليل الأمر الثبوتي والحكم الثبوتي بالعلة العدمية العلة العدمية وحجة هؤلاء قائلين بجواز العلة العدمية للأمر الثبوتي أن العلة الشرعية أمارة ومعرفه للحكم الشرعي هي أمارات وعلامات والصحيح أنه تسمى علا لو تسمى أمارات مطلقة سواء الظنية أو قطعية أمارات ومعرفات على الحكم ولم امتناع في العقل ولا في الشرع في جعل العدم أمارة على الثبوت ليس هناك ما يمنع عقلا وخاصة مع جوازه ووقوعه في الشرع ليس هناك ما يمنع سبق معنا أن الوقوع دليل جواز العقل إذا وقع شيء في الكون سواء في الشرعيات او في الامور الدنيويه نقول هذا يدل على عدم الامتناع على عدم الامتناع بل على جوازه عقله فلما وقع تعليل الحكم الثبوت بالعله العدمية في الشرع يقتل المرتد لعدم الاسلامي هذا واقع وكذلك ولا تاكل الى آخره نقول هذا واقع دل على ماذا على أن الشرع له ان يجعل العدم أمارة على وجود شيء أمارة على وجود شيء هذا يمكن أن يقع قد يقول قائل إذا وجدت الجوال مفتوحا فهو فأنا مستيقظ أو إذا وجدته مغلقا فهو علامة على أني نائم بس كذلك يقع بين الناس فنقول يجعل الشيء علامة وهو عدم على كونه على وجود الشيء فلا نعمل من ذلك خاصة إذا كانت شرعية وقد ورد الشرع بها وينبغي أن يكون باب القياس كله باب القياس كله نقول هذا أن يكون مبنيا على ما استقر في الشر ولا يكون الاصل فيه العقل ثم يمنع من الشر وأما من منع حجته على أن العدل موجبة للحكم والعدم لا يؤثر في الموجود كما سبق أن المعنى يقتضي الحكم وإذا كان العدم ليس بمعنى ليس بشيء كيف يكون مقتضيا ل للحكم وأما النفي فقيل يجوز علة يجوز علة يعني يجوز وقوعه علة وهذا هو الصح الصحيح الصحيح الصح الصح وهو الأصح ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي ولا خلاف في الاستدلال بالنفي على النفي لا خلاف بين الاصوليين لا خلاف بين الأصليين, لا خلافة بين الأصليين في جواز الاستدلال بالنفي على النفي ان يستدل المستدل بانتفاء حكم شيء على انتفاءه عن مثله يجوز ان يستدل بالنفي على النفي يعني بانتفاء حكم شيء دليلا على انتفاء الحكم عن مثله الخمر لا يجوز بيعه فلا يجوز هبته مثلا لا يجوز بيعه وكل ما لا يجوز بيعه لا تصحه أو لا يجوز هبته هل يجب هنا بالنفي على على النفي والشيء واحد وهو الخمر اتحاد الخمر نقول الخمر لا يجوز بيعه فلا يجوز هبته أو رهنه أو إهداؤه فكل هذه امتنعت لماذا بناء على أن الخمر لا يجوز بيعه وهذا هو الاصل في المعاملات فإذا انتفى جواز بيع الخمر انتفى كل حكم من الاهداء والهبة والعطيه ونحو ذلك هنا استدل بالنفي, بالنفي على النفي أما إن قيل بعليته فظاهر يعني إذا حصل ووقع الاستدلال بالنفي على النفي إن قلنا أنه عله فلا إشكال فلا إشكال أما إن قيل يعني الاستدلال بالنفي على النفي انتفاء حكم شيء على انتفاء الحكم عن مثله إن قيل إنه من قبيل أن النفي علة للنفي فحينئذ فظاهر فالأمر ظاهر حينئذ يجعل النفي علة للنفي وإلا وإلا يقال بعليته فيكون الاستدلال به من قبيل الاستصحاب من قبيل اللسصحاء وهو البراء الأصلية سصحاب العدم الأصلي وهو البقاء على الأصلي لأنه لا يفتقر إلى إلى سبب إلى إلى سبب والأول بالطبع أرجح أما ان قيل بعليته فظاهر في جواز كون النفي علة في جواز كون النفي علة فيكون حينئذ من قياس العلة من قياس العلة لأن النفي صار علة في الحكم وإلا يقال بعليته فحينئذ يكون من باب الاستصحاب استدلال بالنفي على النفي استصحاب البراءة الأصلية وإلا فمن جهة البقاء على الاصل على الاصل فيصح حينئذ الاستدلال بالنفي على النفي فيما يتوقف على وجود الامر المدعى انتفاءه مدعى اسم مفعول وليس مدعي فيصح الاستدلال بالنفي على النفي فيما يتوقف يعني في حكم أو أمر يتوقف على وجود شيء يدع انتفاؤه بناء على الأصل بناء على على الأصل نحو ماذا؟ الأصل عدم وجوب الوتر لعدم الدليل عدم وجوب الوتر لعدم الدليل المقتضي للوجوب هذا يصح أو لا يصح؟ يصح لكن في ماذا؟ في مثل هذا التركيب وهو السصحاب البراءة الأصلية لأن الأصل عدم التكليف الأصل عدم التكليف فكل شيء الدعية أنه واجب أو مستحب يصح لمن أنكر أن يقول لا يستحب كذا لعدم الدليل المقتضي للسحبا لا يجب كذا لعدم الدليل المقتضي للإهجاب وهذا من بابي السصحاب كما سبق لأن الأصل براءة الذنب من التكاليف والأصل عدم التكليف وحينئذ له أن يستصحب البراءه الأصلية فينفي كل حكم يتعلق بالمكلف لماذا؟ لانتفاء المقتضي وهو الدليل الدال على التكليف فيصح فيما يتوقف وجود الأمر المدعاء انتفاؤه بناء على الأصل وهو البراءه الأصلية نحو الأصل عدم وجوب الوتر إلا بدليل فيستدل على انتفاء وجوب الويتر بانتفاء دليل الوجوب، فينتفي لذلك قال، فينتفي لانتفاء شرطه، فينتفي يعني المدة انتفاءه لانتفاء شرطه وهو الدليل المثبت للحكم، لانه صار الشرط، والشرط علامة على المشروط، ينتفي المشروط بانتفاء شرطه، فالدليل المثبت للحكم نقول هذا شرط. و المراد إثباته أو المدعى انتفاؤه هذا مشروط فينتفي حينئذ بانتفاع شرطه لا في غيره يعني لا يستدل بالنفي لا يستدل بالنفي على النفي في غير ما ذكر في غير ما ذكر وهو الاستدلال على وجود أمر يدعى انتفاؤه يعني فيما كان متعلقا بالبراءة الأصلية لأن المصنف يرى أن النفي عدم والعدم لا يصح التعليل به فعينئذ لا يستدل بالنفي إلا فيما إذا انتفى ها الدليل المقتضي التكليف وهذا هو حقيقة البراءة الأصلية حقيقة البراءة الأصلية إذن عرفنا الشرط الأول وهو الوجود ورجحه المصنف أنه يشترط أن يكون الوصف المعلل به موجودا حينئذ إذا كان عدميا فلا يصح التعليل بالعلة العدمية على إثبات أمر أو حكم ثبوتي والجمهور على الجواز الجمهور على الجواز أنه يصح تعليل الحكم الوجودي الثبوتي بالعلة العدمية بدليل قوله تعالى ولا تأكلوا الآن وبدليل أنه لو قيل يقتل المرتد لعدم إسلامه بل بعضهم ذكر أن النفي يتضمن إثباته لأن قوله يقتل المرتد لعدم اسلامه في قوته يقتل المرتد لكفره فهو يتضمن امرا وجوديا لكن هذا قد لا يطرد لا يكون مطردا قال والظهور والانضباط ليتعين يعني من اوصاف أو مما يشترط في الوصف المعتبري او الجامع المعتبري التعليل به أن يكون ظاهرا الظهور هذا الشرط الثاني والانضباط هذا هو الشرط الثالث. الظهور نقول هذا هو الشرط الثاني من شروط الجامع أن يكون الوصف ظاهرا أن يكون الوصف ظاهرا والمراد بالظاهر هنا ما كان من أفعال الجوارح ما كان من أفعال الجوارح كشرب الخمر هذه علة للجلد والسرقة علة للقطع والقتل العمد العدوان عله القصاص وهكذا أما الاوصاف الخفية التي لا يطلع عليها في الأصل كالرضا مثلا في البيع والسخط في النكاح ونحوه فالاصل عدم التعليل بها عدم التعليل بها لماذا لانها اوصاف خفيه اوصاف خفيه فلا يصح التعليل بها لانه وصف خفي والوصف المعلل به يكون معرفا للحكم الشرعي والخفي كيف يكون معرفا هو يحتاج إلى الى تعريف يحتاج إلى الى تعريف حينئذ لا بد ان يكون الوصف ظاهرا اي يكون مدركا بالحواس هذا من شان الافعال افعال الجوارح ليتمكن المجتهد من تحقيق الوصف في الاصل فيعديه إلى الى الفرع لأنه إذا لم يكن ظاهرا بل كان خفيا كيف يتحقق المجتهد والقائس من كون العله موجودا في الأصل ثم يعديها إلى الفرع نقول هذا يخالف يخالف الأصل حينئذ كيف يحكم بالتعليل مع الخفاء فيشترط ضد الخفاء أن تكون أو يكون الجامع امرا ظاهرا حينئذ يصح التعليل به فالإسكار في الخمر مثلا هذا يدرك بالحس يدرك بالحس لماذا يدرك بالحس لأنه يرى بالبصر قد يدرك بالرائحة هكذا يقول رائحة كريهة فحينئذ يمكن ادراكه بالحس ويمكن التحقق من وجوده في الأصل ويمكن أن يتحقق من وجوده في في الفرع وأما الخفي فلا يصح لانتفاء ما سبق ذكره لانتفاع ما سبق ذي فلا يعلل مثلا البلوغ بكمال العقل لا يعلل البلوغ بلغ زيد لماذا لكمال عقله لان العقل هنا لا لا يدرك بالحواس امر خفي فكيف حينئذ يعلل البلوغ بكمال العقل ولذلك جعل الشرع علامات على البلوغ لماذا لان البلوغ في الاصل هو كمال العقل كمال العقل هذا هو الاصل لكن هذا يستثنى من الأوصاف الخفية أنه إذا علل بوصف خفي تجد الشرع قد جعل له علامة ظاهرة, علامة ظاهرة إذا وجد دلت على وجود العلم لكن يناط الحكم به الأمر الظاهر وجودا وعدما حينئذ يقال مثلا أصل في البلو كمال العقل لكن جعل الشرع الاحتلام والانبات مثلا والحير دليل وادله وأمرات على وجود العقل فعينئذ نحكم عليه بالبلوغ. لماذا جعل امارات علامات لكون كمال العقل هذا لا يدرك بالحس ولذلك كما قال الشيخ السلام ابن رحمه الله انه يوجد شيئا فشيئا يخفى على صاحبه هو عينه يخفى عليه ويخفى على الناس فحينئذ لما صعب وشق يسر على اولياء الصبيان مثلا إذا بلغ يسر عليهم بجعل علامات ظاهرة متى ما وردت دلت على كمان العقل فوجبت الشرائع في حقهم ولهذا إذا كانت العلة وصفا خفيا جعل الشارع لها أمارة وعلامة ظاهرة هي مظنة لها إن وردت حينئذ وردت العلة فعلامة البلوغ في الاحتلام مثلا مظن على كمان العقل كذلك العمد القاتل، العمد، العدوى، العمد، هذا العمدية هذه في القلب هي نتودة بالظاهر كيف تدرك بالحواس؟ جعل لها علامة وهي كونه استعمل آلة إما محددة او أنه لا يشك في كونها قاتلة. فحينئذ جعلت الآلة التي استعملها في القتل دليل على العمدية دليل على العمدية. الظهور والانضباط ليتعين ما هو الذي يتعين الضمير هنا يعود على على الجامع سنتعود على على الجامع الانضباط هذا هو الشرط الثالث ان يكون الجامع منضبطا ان يكون الجامع منضبطا اي متميزا عن غيره أن يكون متميزا عن عن غيره فتكون له حقيقة محددة معينة بحيث لا يشركه غيره معه فينفصل انفصالا تاما عن غيره ولا يشتبه بغيره ويسوي فيه كل الأشخاص في كل الأزمان وفي كل الأحوال وفي كل الأحوال هذا معنى كونه منضبطا مثل ماذا؟ السفر السفر علة نقول السفر علة يسوي فيها؟ وهي علة منضبطة معينة محددة يستوي فيها كل الأشخاص في ماذا؟ في إباحة الفطر والقصر جواز القصر يستوي فيها كل الأشخاص الرقيق والحر الحاكم والمحكوم العالم والجاهل إلى اخره لا يختص به شخص دون شخص وكذلك في كل زمن في الصيف في الشتاء في الخريف في الربيع أقول الحكم سواء كذلك في الأحوال سواء كان صبيا أو مكلفا سواء كان مريضا أو صحيحا إلى آخره حينئذ صار السفر علة منضبطة محددة معينة لا يمكن أن تلتبس على بعض الناس دون بعض أو لا يمكن أن توجد في بعض الأشخاص دون آخر لكن لو جعل الحكم وهو إباحة الفطر والقصر مرتبا على المشقة نقول هذه لم ت تصر منضبطه لأن المشقة تختلف من شخص إلى شخص وتختلف من حال إلى حال الصيام في الشتاء ليس كالصيام في الصيف قد يسافر ونقول العلة في الفطر المشقة نقول هذه قد توجد في الصيف ولا توجد في الشتاء توجد في الصغير مثلا ولا توجد في الكبير وقد توجد في الكبير ويحتمل والآخر إذا لم تعد هذه لو جعلت المشقة إلا لم تعد منضبطه ومحددة ومميز لماذا لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والاسماء وما كان كذلك لا يصرح أن يكون وصفا تتعلق به أو ترتب عليه الأحكام فحينئذ الوصف المعلل به ينبغي أن يكون منضبطا أي مستقرا على حالة واحدة لا يختلف باختلاف الأشخاص ولا الأزمان ولا الاحوال كالسفر علة على إباحة الفطر والقصر مطلقا أي لجميع الأشخاص سواء كان يتحمل المشاقة أو لا وسواء كان في حالة المرض أم في حالة الصحة حينئذ خرج الوصف غير منضبط كالمشقه حيث انها تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال ومن المقرر أن أساس القياس مساواة الفرع للأصل مساواة الفرع للأصل في علة الحكم وذلك يستلزم ماذا يستلزم أن تكون, العلة أن تكون العلة منضبطة انضباطا تاما إذن الشرط الثالث هو الانضباط أن يكون الوصف منضبطا فلو لم يكن منضبطا وتعرفه بماذا باستقراء كلام الشرع وما حكم عليه أهل العلم بأنه منضبط أو غير منضبط ما اختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان فغير منضبط إلا بدليل شرعي وما كان مضطردا واستوى فيه كل الأشخاص وفي كل الأزمان وفي كل الأحوال فهو وصف منضبط والشرط الرابع المناسبة أن تكون العلة وصفا مناسبا للحكم والمناسبة هو الملائمة هذا في اللغة الملائمة والموافقة ويقال المناسب بمعنى الملائم وسيأتي بحثه مستقل والمناسبة يعني أن يكون الوصف أو العلة وصفا مناسبا للحكم وهي أي مناسبة حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم كالحاجة مع البيان وهي حصول يعني وجود مصلحة من جلب نفع أو دفع ضر هذا كما سبق أن المصالح منها ما هو درء المفاسد وهذه عبر عنها أهلها بالضروريات أو جلب المنافع وهذا المعبر عنه بالحاجيات بالحاجيات إذا درء مفاسد وجلب مصالح هذا هو حقيقة المصلحة وهي حصول مصلحة يعني المناسبة هنا ما المراد بها أن يكون الوصف مناسبة ايجاد ووجود مصلحة من جلب نفع أو دفع ضر يغلب ظن القصد يغلب ظن ظن من؟ ها. ظن الملتهد ظن الملتهد يغلب ظن يغلب ويغلب بظم اللام وكسرها يجوز فيه وجهها يغلب ويغلب ظن المجتهد ظن القصد يعني ظن المجتهد أن الشرع قصد تشريع هذا الحكم لتحصيل هذه المصلحة لتحصيلها الضمير يعود إلى المضاف إليه حصول مصلحته ظن قصدي المجتهد أن الشرع إنما شرع هذا الحكم مع وجود هذا الوصف الذي يمكن تعليق الحكم عليه لتحصيل هذه المصلحة كالإسكار فانه مناسب لتحريم الخمر حفظا لي العقول القط أو السلقة وصف مناسب للقطع حفظا لي الأموال الزنا أو الجلد الزنا نعم هذا مناسب لي الحد أو الرجل حفظا لي الأنساب إذا نقول وجد وصف مناسب رتب عليه الشرع احكاما وهذه الأحكام بالنظر إلى كونها مناسبة من ترتيب جلب مصالح أو دفع مضار بها كالحاجة مع البيع يعني كالحاجة مع إباحة البيع ابيح البيع لماذا؟ لتعلق المشتري بما في يد البائع وتعلق البائع بما في يد المشتري إذا كل منهما محتاج إلى, إلى الآخر ولذلك البائع تعلق نفس تتعلق نفسه بما في يد المشتري أكثر من تعلقه بما في يده هو والمشتري بالعكس حينئذ للحاجة أبيح البيع ابيح البيع إذا هي هذه المناسبة أن يكون بين الحكم الذي رتب الشرع على وجود هذا الوصف أن تكون مناسبة ما هي هذه المناسبة أن يترتب حصول منفعة أو دفع مضرة كالاسكار هذه رتب الشرع عليها التحريم لجلب مصنحة وهي حفظ العقول كذلك السرقة هذه علة رتب عليها الشرع حكم ما هو القطع لماذا لجلب مصنحة لجلب مصنحة ما هي هذه المصنحة حفظ الأموال وهلوم مجمع والبيع أيضا وغيره أي غير الوصف المناسب الذي يكون فيه مصلحة من جلب نفع أو دفع ضر طردي بالياء ويقال طرد والأشهر الأول أنه يقال طردي ولذلك ذكر في الحاش عن الإسنوي واعلم أن التعبير عما ليس بمناسب ولا مستلزم للمناسب بالطردي ذكره جماعة والتعبير المشهور فيه هو الطردي بزيادة الياء بزيادة الياء اولى لا لأنه سيأتي هناك الطرد ففرق بين الطردي والطرف في لكن في هذا الموضع يعبر بالطردي وغير والطرد بالياء وغير الياء وغيره أي غير الوصف المناسب طردي طردي وليس بعله عند الاكثرين وليس بعله عند الاكثرين ما هو الطردي هو الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم المعلق عليه مناسبه ليس بينهما مناسبة مثل ما ذكرنا في قصة العراب اعتق رقبة قبلها اوصاف هل في الشرع اعتبر وصف كونه او اعتبر وصف كونه اعرابيا تترتب عليه الاحكام ام لا نقول لم يعتبر هذا وصفا لم يرتب عليه في موضع ما ان كونه اعرابيا له مدخل في الحكم بل دلت النصوص على العكس انه لا فرق بين عربي ولا عجمي الا بالتقوى إذن كونه اعرابي نقول هذا وصف طردي لماذا؟ لأنه ليس ثم مناسب بين قول أعتق رقبه وكونه عربي كذلك لو كان طويلا أو كان قصيرا أو سمينا أو أبيض أو أسود نقول هذه كلها لا علاقة لها بالأحكام لا علاقة لها بالأحكام كونه يضرب صدره ينتف شعره يقول يصيح هلكت وأهلكت كل هذه ليس لها نظر في الشر كلها نسميها ماذا؟ اوصافا طرديه لماذا لأنه ليس ثم مناسبه بين قول بين قولي اعتق رقبه وبين هذه الاوصاف وبين هذه الأوصاف وغيره طردي وهو الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة ويعرف بالاستقراء موارد الشرع الشرع ومصادره لماذا نعرف ان هذا طردي او لا ننظر كما سبق ان المصلحه اتت مصلحة اعتبرها الشارع ورتب عليها الأحكام ومصلحة الغاها الشارع وإنما سميت مصلحة باعتبار النظر المكلف والغاها الشارع ومصلحة لم يرد فيها نص خاص معين لا بإلغاء ولا باعتبار وهذه الثالثة هي هي المصالح المرسلة إذن لابد من النظر في الشرع وعليه يكون النظر في الشرع هو الاصل في التقعيد والتأصي فيحكم بأن هذا الوصف مناسب وبأن هذا الوصف طردي وبأنه يجوز التعليل بعلة واحدة أو بعلة المركبين آخرين فالشرع هو الأصل إذن يعرف بالاستقراء باستقراء موارد الشرع ومصادره وليس بعلة عند الأكثرين وليس بعلة عند الأكثرين وهذا لا يشكال فيه لا يعتبر علة لا يعتبر علة وقال بعض الشافعية يصح مطلقا يعني يصح التعليل بماذا بالوصف الطردي يصح التعليل بالوصف الطردي ولكن هذا ما هو على اطلاقه قال مطلقا يعني سواء كان في مقام الجدل أو لا والإطلاق إذا ورد في النصوص تنظر ما قبله أو بعده فإن يذن قوله مطلقا هنا ينظر إلى ما بعده وقيل جدلا يعني يصح التعليل به في مقام الجدل والمناظره فإن يذن تفهم أن قوله مطلقا أي في مقام الجدل والعمل والفتوى. يعني يصح التعليل بالوصف الطردي مطلقا سواء كان في مقام العمل أو الجدل. وقوله وقيل جدلا يعني يصح التعليل بالطرد جدلا في مقام الجدل فقط. وأما في مقام الفتوى والعمل والتعبد لله عز وجل فلا يصح فلا يصح. لكن الأول اولى بل هو أصح. لماذا؟ لأن الصحابة لم ينقل عنهم إلا العمل بالمناسب بالمناسب يعني الوصف المناسب أما غيره فلا فوجب بقاؤه على الاصل في عدم الاعتبار إذا ننظر الى نحن جعلنا عمل الصحابة واجماع الصحابة حجة في كون القياس معمولا به وأنه يجب أن يعمل به المجتهد فيما إذا ترتب عليه الحكم الشرعي فحينئذ بد من الرجوع إلى الأقيسة والمعاني التي رتب عليها الصحابة فما رتب عليه الصحابة من معان صح جعلها اوصافا مناسبه وما لا فلا ولم ينقل عن صحابي واحد أنه رتب حكما شرعيا على وصف طردي فحينئذ نقول الأصل عدم الاعتبار لأن عمل الصحابة هو اصله حج في العمل بالقياس حينئذ لا عدول عما فعله أو عمله الصحابة وقيل جدلا يعني صح التعليل بالطرد جدلا ولكن هذا لا اتفاة له إذن الشرط الرابع هو المناسبة لا بد أن يكون ثم مناسبة بين الحكم وبين الوصف الذي يصح التعليل به في الأصل ليعد حكم الأصل إلى الفرع بعد وجود ذلك الوصف في الفرع الشرط الخامس قال والاعتبار يعني من شروط الجامع الاعتبار أن يكون المناسب معتبرا المناسب بمعنى الوصف أو العلة أو الجامع معتبرا يعني اعتبره الشرع علة للحكم جعله الشرع علة لي للحكم يعني علق عليه بعض الأحكام علق عليه بعض الأحكام الشرعية مثل ماذا قال في موضع آخر أن يكون المناسب معتبرا في موضع آخر لا يشترط بل قد يكون في موضعه أو في موضع آخر قد يكون في نفس النص ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا فاعتزلوا هذا أمر ايجاب الاعتزال علته الأذى فحينئذ نقول هنا وجد الوصف المناسب الذي اعتبره الشرع بمعنى أنه نص على أن الحكم معلق على هذا المعنى المناسب اعتبره أو لا اعتبره. كل وصف بل نقول كل أمر أمر به الشرع أمر إيجاب أو استحباب فهو لمعنى وحينئذ نحكم على هذا المعنى بأنه معتبر شرعة معتبر شرعة. فإذا الغي نقول هذه هذا المعنى وهذه المنفعة الموهومه أو المصلحة المتوهمه نقول هذه ملغاته مثل ماذا مثل ماذا ما؟ كي؟ المنافع التي في القمر هو قال فيها منافع، ليس كذلك نص على أن في القمر منافع، لكن هل هذه المنفعة معتبرة أو ملغاة؟ نقول ملغاة، نقول ملغا. متى يكون الوصف مناسبا؟ إذا اعتبره الشرع في موضعه في عين الحكم في النص نفسه. قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحي حينئذ نقول علة إيجاب الاعتزال هو الأذى أو في موضع آخر على ما ذكره هنا في موضع آخر وهو كاعتبار الصغر مثلا علة للولاية عله للولاية في مال الصغيرة فيكون هذا الوصف معتبرا في حكم آخر في موضع آخر وهو ولاية النكاح وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح إذن هناك ولاية على مال الصبي علتها الصغار والنكاح أيضا فيه ولاية علتها الصغار من أين أخذنا علة ولاية الصغار في النكاح من موضع آخر وهناك ويسألونك عن المحير علة إيجاب الاعتزام من نفس النص من نفس النص وإيهما أقوى إذا كان من نفس النص أقوى مما لو دل عليه نص معتبر اعتبر في موضع آخر في موضع آخر والمقصود هنا الاعتبار أن يكون الشارع قد أمر بأمر أو نهى عن نهي وعلقه على معنى فحينئذ كل ما أمر به الشرع أو نهى عنه وعلقه على معنى نقول هذا المعنى معتبر هذا المعنى معتبر وإذا نهى أو زجر عن معنى فحينئذ نقول هذا المعنى قد يفهم أنه مصلحه باعتبار ظن المكلف نقول هذا المعنى ملغى مصلحته ملغاء مصلحته ملغى ما لم يرد نص معين نقول هذا هو المصالح المرسل سيئ الكرة المصنف هنا أن يكون المناسب معتبرا في موضع آخر واولى منه أن يكون معتبرا في عين الحكم ذاته كما مثلنا بالحيط وإلا فهو مرسل وإلا يعني وإلا يكن المناسب معتبرا لم يرد الشرع بالامر عند تلك المصلحه لم يرد بها ولم يرد الغاء ولم يرد الغاء وإلا وإلا يكن المناسب معتبرا فهو مرسل فهو الف هذه واقعه في جواب الف هذه زائده او تعليليه او نعم جواب الشرط أين الشرط إن وإن لا لذلك لا بد من التقدير وإن لا يكون, وإلا يكون المناسب معتبرا فهو صارت جملة في محل الجزم وإلا فهو مرسل يعني المناسب المرسل وهو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص معين بالاعتبار أو بالإلغاء وإنما دلت عليه أدلة كلية عامه وهي مقاصد الشريعة وقواعده وقواعد وسبق الكلام فيه في الاستصلاح قال يمتنع وإلا فهو مرسل مناسب مرسل يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور يمتنع الاحتجاج به يعني يمتنع الاحتجاج بالمناسب المرسل الذي لم يشهد له أصل في الشرع لا يجوز تشريع الحكم بناء على المناسب المرسل لأن الشارع لم يعتبره لم يعتبره لماذا؟ لأن الشريعة كاملة الشريعة كاملة فكل ما فيه مصلحة للعباد فقد أتى الأمر به وكل ما فيه مضره للعباد وعلى العباد فقد أتى الشرع بالنهي عنه ثم لو علق الحكم بالمصالح المرسلة لفتح باب الأهواء فكل واحد يرى أن هذه مصلحة مرسلة ولا ينضبط حينئذ الفقه بأسره فكل من رأى أن هذه مصلحة مرسله وحينئذ إذا شرع بها ورتب الأحكام عليها فحينئذ ماذا يقول تفرقت الأمة وصار النزاع وحصل الخلاف اخره قالوا ضبطا لي تنازع الخلاف وقبل ذلك كمال الشريعة نمنع الاحتجاج بالمناسب المرسل وهو قول الجمهور كما نص عليه هنا عند عند الجمهور. إذن الشرط الخامس الاعتبار أن يكون هذا النص أو هذا الوصف قد اعتبره الشارع بمعنى أنه رتب عليه حكما شرعيا في موضعه في عينه أو في موضع آخر لابد أن يشهد له الشرع أن يشهد له الشرع والشرط السادس من شروط الجامع وصحة اعتباره الاضطراد الاضطراد أن يكون مضطردا لذلك قال والاضطراد شرط لكن هذا مختلف فيه ليس, ليس متفقا عليه والشرط السادس من شروط العلة الاضطراد وهو شرط عند القاضي وبعض الشافعية والمراد أن الاضطراد ان شرط في صحة العلة بمعنى أنه إذا تخلف الحكم عنها مع وجودها أن تكون العله مضطردة بمعنى انه أنه لا يتخلف الحكم عند وجود العلة بل كلما وجدت العلة وجد الحكم كلما وجدت العلة وجد الحكم فإذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم معها حينئذ دل على أن هذا المعنى أو هذه العلة منقوضه وليست بصحيحة ليست بصحيحة أن الاضطراد شرط في صحة العلة فإذا تخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا بتخلف الحكم حينئذ على أنها ليست في علة وهذا ما يسمى بالنقض عندهم فالنقض حينئذ يعتبر من قوادح العلة, قوادح العلة وهو وجود العلة دون الحكم وجود العلة دون الحكم لماذا؟ لأنه كما سبق أن العلة كلما وجد الإسكار فحينئذ بد من وجود التحريم فإذا وجد الإسكار ولم وجد التحريم دل على أن الإسكار ليس في علة بدليل ما لا تخلف الحكم عن العلة والأصل في العلة أنها موجبة وباعثة ومعرفة على الحكم فإذا ورد الباعث وورد المعرف ولم يوجد الحكم دل على أنها ليست بعلة ليست وقال أبو الخطابي وبعض الشافعية وهذا قول أكثر الحنابلة يختص بمورده يختص بمورده يعني بمحله يعني لا يشترط الطراد العلة لا يشترط أن تكون العلة مضطردة بل الأصل فيها أنها كلما وجدت العلة وجد معها الحكم وإذا تخلف الحكم مع وجود العلة ليس بنقض وإنما يختص هذا التخلف بمحله بمورده بذلك النص بتلك الواقع فحسب وما عدا ذلك فتكون العلة مضطردة فتكون العلة مضطردة بمعنى أنه كلما وجدت العلة وجد معها الحكم إلا في هذا الموضع الذي تخلف فيه الحكم عن العلة لا بد من ضوابط لهذا الموضع حتى لا يكون مفتوحا أكذا الباب لابد من جعل ضوابط لهذا الباب وهو تخلف الحكم مع وجود العلة وحينئذ لا يعد نقضا وإنما يعد من باب تفصيص العلة من باب تخصيص العلة كما هو الشأن في العام العام الأصل فيه أنه يدل على كل أفراده فإذا جاء مخصص وخصص بعض الأفراد حينئذ ينزل العام يبقى على عمومه لا فيه، ويحمل العام على بقية الأفراد التي دل عليها اللفظ في غير صورة التخصيص أما صورة التخصيص حينئذ تكون خارجه لكن بدليل هل التخصيص هنا رجع إلى العام فأبطله قال ليس بنفض العام أم خصص أخرج الصورة التي هي محل التخصيص وبقي العام على أصله بقي العام على أصله قال كذلك هنا يختص بمورده الأصل للطراد أن تكون العلة مطردة فكلما وجدت العلة وجد الحكم معها فإذا تخلف لا نقول هذا نقل. وان العلة ليست بالصحيحة وإنما نقول أن الحكم تخلف عن العلة لأمر ما فيختص بمورده بمحله بموضعه كما أن العام يختص بالأفراد في غير صورة التخصيص وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده بمورد يعني بالمحل الذي تخلف الحكم مع وجود العلة قالوا لأن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في, وضع في موضع ما دليل على أن هو العلَّة دليل على أنه هو العلَّة لأننا نقول تخلف الحكم في هذا النص طيب في غير هذا النص وجد الحكم مع العلَّة وجود الحكم مع العلَّة في غير الموضع الذي تخلف الحكم عن العلَّة دليل على أنها علَّة آلمس كذلك دليل على أنها علَّة إذن ثبتت إليَّتها ثبتت إليَّتها وتخلف الحكم هنا يحتمل يحتمل ماذا؟ قال يحتمل أنه لمعارض كفوات شرط أو وجود مانع ويحتمل أنه لعدم العلة فحينئذ لا يترك الدليل المغلب للظن لأمر محتمل لأمر محتمل إذن هل يشترط إطراد العلة بمعنى أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم معها فإن وجدت العلة وتخلف الحكم حينئذ دل على أن العلة ليست بالصحيحة هذا معنى الاضطراد هل هو شرط أو لا ذكر المصنف أنه شرط فإذا تخلف حينئذ الحكم مع وجود العلة دل على أن العلة ليست بالصحيحة وهذا ما يسمى بالنقض وذهبه الخطاب غيره وهو الأصح أن تخصيص العلة ليس بنقد لها وأطال الشيخ الأمين في هذه في نثر الورود ان تخصيص العله ليس بنقض لها كتخصيص اللفظ العام وقال ابو الخطاب وبعض الشافعيه يختص بمورده يختص بمورده ثم قال والتخلف لما ذكر أن الطرد قد يحصل نوع تخلف للحكم مع وجود العله فينتفي حينئذ الطارد قال لا التخلف قد يكون لسبب والسبب هذا لابد من ضبطه فذكر له ثلاثة أمور ثلاثة أمور لما ذكر تخصيص العلة بتخلف حكمها ذكر أقسام التخلف وهي ثلاثة اضرب قال والتخلف إما لاستثنائه إما لاستثنائه التخلف يعني تخلف الحكم عن العله تخلف الحكم عن العله الذي لا يعد نقضا للعله إما لاستثنائه أي أنه أو هذه الصورة التي مورد التخلف مستثنى من قاعدة القياس على وجه الاستحسان وهو قاطع المسألة أو حكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص فحينئذ إذا ثبت أن الشيء عله لشيء ثم جاء دليل يختص أو يخص بعض الصور بتخلف الحكم مع وجود العله ليس بدق لماذا؟ لأن هذه الأصول فرع عن النصوص فرع عن, عن النصوص فإذا ثبت تخصيص علة بوجودها مع تخلف حكمها نقول هذه المسألة مستثنات وهذا ما يعبر عنه البعض المسألة التي تكون على خلاف القياس والتعبير هذا ليس بالسديد ليس بالصحيح بل كل شرع على قياس ما السثنية فهو لكون القياس يقتضي استثناءه ويبقى الأصل على القياس يبقى العاصل على القياس ولا إشكال لا مانع بدلا من أن يقال هذه المسأة على خلاف القياس قياس من قياس من قياس الشرع الذي يكون مضطلدا أو قياس البشر إذا قلنا الشرع هذا خطأ كيف هذه المسأة على خلاف قياس الشرع أو على, حس أو على خلاف ما يديء به الشرع نقول هذا ليس بالصواب وإذا كان على خلاف القياس باعتبار نظر الناظر نقول لها المجتهد يجب ان يكون تابعا للشرع فما استثناه الشرع فهو على وفق القياس وما جاء على اصل القياس فهو على القياس ولا اشكال لكن هذه المساله التي قال لي يعبر عنها البعض بكونه على خلاف القياس كالعرايه يكون على خلاف القياس ورد المثليات هنا في المصرال ممثل به المصنف ايضا على خلاف القياس لماذا لأنه وجدت العلة وتخلف الحكم العرايه الأصل انها ربا ولكن استثناها الشرع فحينئذ قالوا وجدت العلة ولكن تخلف الحكم وهو الربا هذه على خلاف القياس بل صواب أنها على, على القياس ولا إشكال إما لاستثنائه لكون هذه المسألة مستثناه شرعا فوجدت العله وتخلف الحكم والتخلف سببه الشرع كالتمري في المصرى كالتمري في لبن المصرى أي كإيجاب صاع من تمر في لبن المصرات إذا ردها المشتري مع أن عله إيجاب المثل في المثليات التماثل بينهم لابد أن يرد ماذا هو حلبها وأخذ اللبن يضمن يضمن في المثليات بمثله فيأتي بلبن مث هذا الأصل لكن هنا جاء بماذا خالف القياس يقول خالف القياس وجدت العلة وهو أنه يجب المثل في المثل لبن بلبن فحينئذ تخلف صار تمر بلبن أو لبن بتمر قالوا هذا على خلاف القياس لماذا تخلف الحكم وهو إيجاب المثليات مع وجود العلة مع وجود العلة وهو العصر المضطرد المثليات في المثليات قالوا ما السبب في تخلف الحكم مع وجود العله هو كونها مستثناه من الشرع على خلاف القياس على خلاف القياس فالاصل ان يضمن لبن المصرات بلبن مثله لهذه العله السابقة أن إجاب المثلي في المثليات التماثل بينهما لكنه استثني شرعا فلا تلزمه العلة حينئذ فلا تلزمه العله حينئذ لكن نقول كله على وفق القياس ولا إشكال لكن يستثنى أنه إذا جاءت العلة وتخلف الحكم لوجود نص نقول هذا ما يسمى بالاستحسان اولا سابق أن القطع المسألة عن نظائرها لدليل خاص نقول هذا لا إشكال فيه هذا مما جاء به الشر ولذلك أنكر البعض أن يوصل الاستحسان بدليل كونه دليل خاص لماذا؟ لكونه داخلا في سبق الخاص مع العام والمطلق مع المقيد المطلق الأصل أنه يحمل على إطلاقه فإذا جاء نص القيده نقول قطع عن نظائره وقيد به الدليل الخاص والأصل في العام أنه يحمل على عمومه فعينئذ إذا جاء دليل خاص أخرج صورة التخصيص بحكم مخالف لحكم العام كذلك في المثليات الأصل المثلي فإذا دل دليل على أنه يساثن في المثليات كالمصرى هنا نقول خرج بدليل خاص إذن صار من باب الاستحسان قطع المسألة عن نظائرها ولا نعبر في هذه كلها لا نقول خلاف القياس وإن شاء عند كثير من الفقهاء إذن الأول لاستثنائه أو لمعارضة علة أخرى أخص منها يعني تخلف الحكم مع وجود العلة نقول سببه ماذا وجود علة أخرى أخص منها فأتبرت اذن اهملت هذه العله ووردت عله اخرى اولى بالاعتبار اولى بالاعتبار مثاله قال تعليل رق الولد برق امه وهذا محل اجماع الام اذا كانت أما فالولد تابع لها تعليل رق الولد برق امه نعم تعليل رق الولد برق امه وهذا محل اجماع لكن ولد من تزوج امراه ضانا انها حره فتبين انها امه غرر به قيل له هذه حره فتزوج فاذا بها امه فولد له القاعده العله ما هي انه يصير رقيقا الولد لكن هنا صار حرا صار حراً لمعارضة العلة الأولى وهي رق الأم أن الولد تابع لرق الأم عارضه علة أخرى أخص من تلك العلة وهي اعتقاد الوالد حرية الأمر حرية الأم لأنه اعتقد أن هذه المرأة حرة فحينئذ غلبت هذه العلة الأخص على العلة الكبرى السابقة فقدمت إذا تخلف الحكم وهو الحكم برق الولد هنا مع وجود العلة وهي رق الأم لماذا؟ لوجود علة أخص لوجود علة أخص وهي الغرر الذي صار سببا لحرية الولد فهنا علتان علة الرق تبعا لأمه وعلة الحرية تبعا لاعتقاد أبيه حرية الأماء أو حرية أمه فحينئذ غلب ماذا؟ غلبت العلة الأخص على العلة الكبرى فقدمت ولذلك قيل يضمن على السيد يضمن على السيد فيدفع في ثمن الولد الثالث أو لعدم المحل أو فوات شرط أو لعدم المحل أو فوات شرط يعني توجد العلة وينتفي الحكم لفوات المحل أو لعدم المحل لعدم المحل مثل ماذا قالوا القاتل العمد العدوان القاتل العمد العدوان هذا علة لوجوب القصاص كل من قتل عمدا متعمدا عدوانا لزم منه وجود الحكم حينئذن هذه علة كلما وجدت العلة وجد الحكم وهو القصاص لكن لو كان القاتل والدا لولده انتفى الحكم مع وجود العلة لماذا لأنه لا يقتل الوالد بولده فحينئذ نقول هنا لعدم قابلية المحل لتنزيل الحكم لا للطعن أو قدح العل نفسها لأنه لو كانت العله منقوضه حينئذ بطلت في غير المحل هذا انظر يترتب على القول بأن العله منقوضه وباطلة وليست بصحيحة في مثل هذه المثال لأنه لو قيل أن العله تخلف الحكم دليل على عدم صحتها لصارت العلة علة القتل العمد العدوان في ترتب القصص باطلة وهذا الأمر باطل حينئذ نقول هذا تخصيص للعلة باعتبار المحل فالمحل غير قابل لماذا لأنه لا يقتل الوالد بولده فحينئذ الأبوة تكون مانعة من تأثير العلة في الحكم فلا تبطل في غير الأب لا تبطل تلك العلة بل هي صحيحة وإنما يستثنى هذا لفوات المحل وانها ليس لانها ليست عله منقوضه او فوات شرطه فوات فوات ماذا الرجم الزنا عله للرجم لكن بشرط الاحصان زنا فلم يرجم وجدت العله او لا وجدت لكن لا نرجمه لانه غير محصن اذا هنا عدم الترتب الحكم وهو الرجيم مع وجود العلة وهو الزنا لماذا للقدح في العلة وهو الزنا أو لفوات شرط الزنا لفوات شرط الزنا وهو الإحصاء فهنا إذا تخلف الحكم مع وجود العلة إذا ليس كلما تخلف الحكم عن العلة مع وجود العلة في المحل دل على أنها باطلة ليست بصحيحة بل قد يتخلف الحكم مع وجود العلة فيعتبر حينئذ تخصيصا للعلّة وليس نقضا لها وهذا فيما ذكره المصنف هنا إما للاستثناء أو لمعارضة علّة أخرى أو لعدم المحل أو فوات شرطه فلا, فلا ينقض تخلف الحكم فلا ينقض هو يعود على التخلف والتخلف إما لاستثنائه وما عطف عليه فلا ينقض تخلف الحكم عن العلة يعني لا ينقض ماذا العلة لا ينقض العلة لأن نقض العلة دليل على أنها باطنة غير صالحة للتعليم وما سواه فناقض وما سواه وما سواه يعني وما سوا تخلف وما سوا تخلف هذه العلة أو حكم هذه العلة في غير الأنواع الثلاثة السابقة فناقض ناقض للعلة يعني مبطن لها ودليل على أنها ليست بالصحيحة وما سواه فناقض يعني وما سوى هذه الأمثلة الثلاثة أو هذه الأنواع الثلاثة للتخلف فناقض للعلة لماذا؟ لأن الأصل النقض أو عدم النقض الأصل النقض الأصل النقض فحينئذ إذا انتفت هذه الثلاثه وتخلف الحكم عن العله يعتبر ناقضا في العله أو ناقضا للعله ويعتبر دليلا على عدم صحه العله وما سواه فناقض للعله لماذا لأن الاصل هو انتقاض العله بمطلق تخلف الحكم هذا هو الأصل هذا هو الاصل وترك الحكم في الانواع الثلاثه السابقة لقيام الدليل عليه ومع ذلك فيكون مجراه على الأصل يعمل بالأصل هذا هو الشرط السادس وهو الاضطراد إذن الاضطراد ليس على إطلاقه كلما تخلف الحكم عن العلة دل على عدم صحتها بل لابد من, من التفصيل والتعدي يعني والشرط السابع أن يكون الجامع وصفا متعديا وصفا متعديا يعني تعدي العله من محل النص إلى غيره ان تتعدى العله من محل النص إلى غيره يعني أن توجد في محل الحكم الاصل وتوجد في غيره كالاذكار يوجد في الخمر ويوجد في النبيذ ويوجد في أي شراب قد يشتمل على الاذكار فحينئذ نقول هذه علة هذه وصف متعدد يعني لا يلزم محلهم لا يلزم محله والتعدي يعني تعدي العلة من محل النص إلى غيره لماذا يشترط ذلك في الوصف الجامع قال لأنه الغرض من المسنبطة لأنه الغرض لأنه أي تعدي هو الغرض للمجتهد من المسنبطة يعني من العلة المسنبطة وسبق أن التخريج تخريج المناط هو إعمال النظري النظر نظر المجتهد في النصوص ليستنبط العلة لماذا يستنبطها عبث ها ليس عبثا وإنما ليعديها إلى الفراي. إذا وجدت هذه العلة في محل غير المحل الذي رتب عليه شرع النص الحكم نقول هذه علة متعدية هذه علة متعدية إذا لابد في الوصف أن يكون متعديا بمعنى أنه يوجد في غير المحل الذي رتب عليه الشرع الحكم كالإسكار يوجد في محل النص وهو الخمر ويوجد في غيره وهو النبي لو اقتصر على محل النص ولا يتعدى هذا ما يسمى بالعلة القاصرة. إذن لا يصحل القياس فقد أهم أركان القياس وهو العلة لأنه لا بد من أصل وفرع وحكم وعلة وهذه العلة التي يعبر عنها بالجامع كونها ركنا من أجل أن تعد من الأصل إلى الفرع فإذا لم يكن علة متعدية بطل الركن الرابع هذا وإذا بطل الركن الرابع انتفى وارتفع القياس إذن لا قياس لا لا قياس لأنه أي تعدي الغرض هو الغرض من العلة المستنبطة فأما القاصرة وهو المقابل للمتعدية لأن العلة إما تكون متعدية وإما ان تكون قاصرة وكل منهما إما منصوصة أو مجمع عليها أو مستنبطة إما منصوصة نص عليها الشر وإما مجمع عليها يعني لم يرد النص عليها ولكن أجمع عليها للعلم وإما أن تكون مستنبطة وهذا يستوي فيها المتعدية والقاصرة المتعديه والقاصرة فأما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص سواء كانت منصوصة يعني ثابتة بنص أو مجمع عليها أو مستنبطة, أو مستنبطة فأما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص كالسفر مثلا السفر الا لإباحة القصر والفطر هل يوجد في غيره السفر هو عينه السفر لا يمكن أن يتعدى ويوجد في غيره لا يمكن أن يوجد لأنه مقيم أو مسافر فقط لا يمكن أن يتصف المسافر بالإقامة إلا بشرطه ولا أن يكون المقيم مسافرا لأن السفر عين أو وصف يوجد مع موصوفه فإذا قطع الموصوف عن ذلك المعنى قطع الوصف وكونه مسافرا أما أن يوجد السفر في غير المسافر هذا ما يمكن لأنه لا يقابل السفر إلا الإقامة ولا يمكن أن يتصف المقيم بالسفر إذا لا يتعدى فهو قاصر على محله، قاصر على محله كذلك المرض نقول المريض يبح له مثلا الفطر في نهار رمضان نقول كون اباحه الفطر مرتب على عله وهو وجود المرض وجود المرض هل يتعدى هو نفسه المرض عين المرض الذي أصاب الزيت هل يتعدى في غير لا يمكن لا يمكن وانما يوجد مثله ويوجد مثله قال كالثمانيه في النقدين ثمانيه في النقدين هم الذهب والفضه لا تتعدين غيرها. لا يكون غير الذهب ذهبا، سكذلك، ولا يكون غير الفضة فضة لكن قد يكون غير الخمر خمرا إذا ورد فيه الإسكار لأن الخمر يس كل ما العقل فغير معتبراه يعني العلة القاصرة غير معتبرا جواب أما فغير فوقع في جواب الشر فغير معتبرا يعني العلة القاصرة التي لا توجد في غير محل النص غير معتبرة فلا يصلح التعليل بها لا يصلح التعليل بها لعدم الفائدة لعدم الفائدة لماذا لأنها منحاصرة في اثبات الحكم بها في محلها في محلها وهو منتفن في الفرع وهو منتفن في الفرع لماذا لأن شرط التعدي أن يوجد في أو شرط الوصف المعتبر أن يوجد في الفرع كما يوجد في في الاصل وهذه قاصره وهذه قاصره وهو قول الحنفية وأكثر الحنابلة قول الحنفية وأكثر الحنابلة أن القاصرة لا يعلل بها غير معتبرة غير معتبرة إن كان غير معتبرة في التعدي فهذا محل اتفاق أما غير معتبرة في التعليل بها في محلها فهذا الأصح القول الثاني وهو خلاف لابي الخطاب والشافعية في أنه يجوز تعليل الحكم بالعله القاصرة بالعله القاصرة لماذا قالوا لي <تصفيق> لان الظن حاصل بان الحكم لاجلها بدلاله صحه العله القاصره المنصوصه اتفاقا او المجمع عليها المجمع عليه السفر عله منصوصة في اباحه الفطر والقصر نقول هذه عله او لا عله رتب عليها الشرع الحكم او لا رتب عليه شرع الحكم إذن لو كانت مستنبطه لأن الخلاف في العدة القاصره مستنبطه الخلاف في الأخيرة هذه أما المنصوصة والمجمع عليها نقول حصل الظن بترتب الحكم عليه في محلها إذن اثرت او لا أثرت كون السفر علة للإباحة إباحة الفطر نقول هذا علة والحكم والذي هو الإباحة إباحة القصر والفطر مرتب على السفر إذا أثر أو لا؟ أثر إذن له فائدة أو لا؟ له فائدة لكن من جهة ما يتعلق بباب القياس لا فائدة من هذه الحيثية فنفي الفائدة عن العله القاصرة نقول هذا متعلق بباب القياس في حسن وأما التعليل بالعل القاصرة في محل الحكم وهو الأصل له فائدة لماذا؟ لأنه كما هو معلوم أن ما أدرك بالعقل ما أدرك علة الحكم بالعقل النفس تطمئن اليه اكثر من مما لم يدرك ولذلك التعبدات هذه قد يقع فيها نزاع قد يقع فيها سؤال الى اخره لكن اذا علل الحكم وذكر الحكم مرتبطا بالعلة كانت النفس ها مطمئنة اكثر كانت النفس مطمئنة أكثر ايضا فيها فائدة اخرى وهي كون هذه العلة نحكم عليها بانها قاصرة وإذا حكمنا عليها بأنها قاصره حينئذ نمنع من تعديها إلى, إلى غير محلها وهذه فائدة ثانية هل ذلك؟ كذلك؟ إذن التعليل تعليل الحكم بالعلة القاصرة إن كان المراد بأنه لا فائدة بالتعليل بها إن كان المراد أنه لا فائدة للقائس في باب القياس فهذا محل وفاق أنه يشترط في المعنى ان يكون متعديا وأما في نفسها هل فيه فائدة أو لا؟ نقول نعم لا شك أن فيه فائدة بدليل ما ذكر في الشرع أنه رتب أحكاما وذكرت علل وهي قاصرة وهو قول الحنفية خلاف اللعب الخطابي والشافعية إذن هذا هو الشرط السابع ثم قال فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد فهو المناسب الغريب فإن لم يشهد إذا كان الاعتبار معتبر وهو أن يشهد لها أصل من الشرع لئلا تكون المصرحة مرسلة فعينئذ نقع النزاع فيها فإذا شهد لها شاهد من الشرع صارت معتبرة وصح ماذا صح كونها علة مع بقية الشروط قال هنا فإن لم يشهد لها يعني للعلة السابقة والمعنى الذي جعل علة إلا أصل واحد فعينئذ قال فهو أي هذا المعنى الذي شهد له أصل واحد فقط المناسب الغريب يسمى المناسب الغريب هو مناسب لأن الشرع اعتبره لكنه غريب لأنه لم تتوارد عليه عدة شواهد ولكن غزال يقول هذا لا وجود له لا يوجد عندنا مناسب غريب لماذا؟ لأنه ما من معنى مناسب إلا قد جاءت الشريعة بتفريع الأحكام الشرعية عليه ولا يوجد معنى واحد لم يشهد إلا أصل واحد بمعنى أنه لم يحكم إلا بحكم واحد فيه و هذا لا وجود له وإن وجد فقل أن يوجد مثال صحيح له فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد فهو المناسب الغريب إذا ما هو المناسب الغريب هو ما اعتبر عينه في عين الحكم هكذا عرفه جمهور عصولية ما اعتبر عينه, عينه في عين الحكم فترتب الحكم وفق الوصف فقط دون أن يشهد له أصل آخر بمعنى أنه لا نظير له يعني قطع عن, عن النظائر وله امثله ذكر بعض في شروحات هذا الكتاب ثم قال وإن كان حكما شرعيا هذا يقابل فإن كان وصفا ثم الجامع إن كان وصفا وذكرنا الوصف وما تعلق به من, من الشروط قال و وإن كان أي الجامع حكما شرعيا فالمحققون تجوز عليته تجوز عليته يعني هل يصح أن يعلل بالحكم الشرعي أو لا فيه خلاف فيه خلاف قال فالمحققون تجوز عليته تجوز عليته ان يجعل عله كما لو قيل تحرم الخمر فلا يصح بيعها تحرم الخمر فلا يصح بيعها اذن هنا علل ماذا بماذا علل عدم صحه بيع الخمر بتحريم الخمر اليس كذلك تحرم الخمر فلا يصح بيعها اين الحكمان عدم صحه بيع الخمر ما عله ذلك تحريم الخمر فكل محرم لا يصح بيعه هذا هو الاصل فحينئذ علل حكم بحكم اخر حكم شرعي بحكم شرعي آخر. فلا إلّا هي التحريم وهو حكم شرعي علّل به حكم شرعي. لقوله صلى الله عليه وسلم نادرا ما تجد هذه العبارة في كتب الرسولية. لقوله صلى الله عليه وسلم قل أن تجد هذه العبارة في كتب الرسولية. لقوله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين هذا دليل أرأيت لو تمضمضت فنبه بحكم على حكم فنبه بحكم على حكم أرأيت لو كان على أبيك دين هذا دليل على جواز كون العلة حكما شرعيا إذا لوروده في الشرع جاز تعليل الحكم بالحكم الشرعي وهنا الحكم أرأيت لو كان على أبيك دين حكم شرعي وهو قضاء دين المخلوق لأن المرأة سألت على أمها صوم نذر أو حج في بعض الروايات كذا وبعضها كذا فقال أرأيت لو كان على أبيك دين يعني هل تقضينه ويرزي قالت نعم قال فدين الله أحق بي بالقضاء هنا قاس ماذا على ماذا دين الله دين الخالق على دين المخلوقين قضاء الخالق على قضاء المخلوقين. إذا كما يجب قضاء المخلوقين كذلك يجب قضاء دين الخالق إذن قاس أو علل حكم بحكم آخر فنبه بحكم على حكم نبه بحكم قضاء الدين دين المخلوقين على حكم وهو قضاء دين الخالق جل وعلا أرأيت لو تمضمضت هذا في حديث عمر سأل عن القبلة للصائم قال أرأيت لو تمضمضت إذا يجوز أو لا يجوز يجوز والتعليق جواز المضمضة وبعضهم يرى انه من باب العلية ليس من باب الحكم لماذا بجامع ان كل من المضمضة والقبلة ها مقدمة الفطر مقدمة الفطر لكن أورده المصنفون على أنه من باب تنبيه من باب التنبيه بالحكم على الحكم من باب تنبيه بالحكم على الحكم وقيل لا وقيل لا هذا مقابل القول قول المحققين بأنه تجوز عليته وقيل لا يعني لا يجوز وقيل لا أي لا يجوز تعليل الحكم الشرعي بحكم شرعي وما ورد منه فهو قياس دلالة لا علة فيه من باب قياس الدلالة كما سيأتي أن الجامع يكون دليل العل لا عين العل الجامع في قياس العل هو عين العل كالسكار والجامع في قياس الدلالة هو دليل العلة للعلة نفسها كالشدة المطربه أو الرائحة الكريهة في الإسكار حينئذ نقول النبيذ حرام بجامع ماذا بجامع ليس الإسكار إسكار عينها إذا اعتبرنا الإسكار عينه حينئذ صار من قياس العلة وإذا اعتبرنا دليل الإسكار وهو شدة المطربه نقول بجامع أن كل منهما فيه شدة مطربه حينئذ نقول هذا من باب قياس الدلالة أن يكون الجامع بين الأصل والفرع هو دليل العلة عين العلة قالوا هنا الحكم إذا علل حكم بحكم فهو من قياس الدلالة وليس من قياس العلة فحينئذ جعل الحكم الشرعي دليلا على العلة وليس هو عين, عين العلة والعلة كما ذكرنا بعضهم يقوله مقدمة الفطن في المضمضة ونحوها إذن دليل جواز كون العلة حكما شرعيا ما ذكره المصنفون في المثالين وهو جعل الحديث أو الحديثين اصلا. ثم قال ثم هل يشترط انعكاس العلة هل يشترط انعكاس العلة أي انتفاء الحكم لانتفاء العلة انتفى الحكم لانتفاء العلة هناك الطرد ما هو وجود العلة مسلزم لوجود الحكم هنا انتفاء الحكم لانتفاء العله عكس اولا الاطراد او الطرد كلما انتفت العله انتفى الحكم وهنا العكس هل كلما انتفى الحكم انتفت العله هذا محل الخلاف هنا هذا محل الخلاف فرق بين المسالتين هناك انتفاء وجود العله يلزم منه وجود الحكم فإذا انتفى الحكم هل يدل على عدم وجود العلة هذا محل النزاع هنا في هذه المسألة ثم هل يشترط انعكاس العلة هل يشترط انعكاس العلة وهو أي الانعكاس انتفاء الحكم لانتفاء العلة انتفاء الحكم لانتفاء العلة والمراد هنا انتفاء العلم أو الظن انتفاء العلم او الظن به لماذا لانه ليس المقصود انتفاء الحكم نفسه اذ لا يلزم من انتفاء دليل او انتفاء دليل الشيء انتفاؤه لا يلزم من انتفاء دليل الشيء انتفاؤه لماذا لان العلم والظن يكون بالحكم الشرعي فاذا انتفى العلم لا يلزم منه انتفاء نفس, نفس الحكم الشرعي لأن العلم دليل عن الحكم الشرعي والظن دليل عن الحكم الشرعي فانتفاء الدليل لا يستلزم انتفاء المدلوب لأنه قد يكون ثابت بدليل آخر فعند المحققين لا يشترط يعني لا يشترط انعكاسها مطلقا يعني سواء تعددت العلة أم اتحدت سواء تعددت العلة أم اتحدت يعني سواء كان الحكم مرتبا على علة واحدة أو كان الحكم مرتبا على علل متعدده مختلفة وهذا بناء على جواز التعليل بعلل متعددة لا يشترط انعكاسها بل إذا ثبت الحكم بوجودها صحت ثبت الحكم بوجودها صحت وان لم يرتفع بعدمها وإن لم يرتفع بعدمها لماذا؟ قالوا لأن المقصود بالعل إثبات الحكم لا نفه إثبات الحكم لا نفيه فحينئذ توجد العلة فيوجد الحكم لكن إذا انتفى الحكم لا يرزم انتفاء العلة لأن العلة إنما وردت لثبوت الحكم لا لانتفائه فحينئذ يشترط هناك الطب ولا يشترط والعكس على ظاهر الكلام هنا والحق يعني القول الحق هو التفصيل أنه لا يشترط إذا, كانت إذا كان له علة أخرى لا يشترط الانعكاس إذا كانت له عله أخرى واذا كان له لم يكن له عله يشترط اذن الحق هو التفصيل اذا كانت العله متحدة فيشترط الانعكاس واذا كانت العلل متعددة ورتب عليها الحكم لا يشترط الانعكاس وحينئذ يكون الحق ما ذكره المصنفون انه اذا اتحدت العله فلا بد من عكسها لأن انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم. إذا انتفت العلة يلزم منه انتفاء الحكم. إذ لا له من علة. وأما إذا تعددت العلل فلا يلزم من انتفاء بعضها انتفاء الحكم. لا يلزم من انتفاء بعضها انتفاء الحكم. عدم البول لا يلزم منه عدم نقض الوضوء. سكذلك. عدم البول. لا يلزم منه عدم نقض الوضوء لماذا لان نواقض متعدده نواقض الوضوء قد يكون بالبول بالغائط بالريح الى اخره فاذا لم يوجد البول انتفى حينئذ لا يلزم منه انتفى عدم النقض لماذا قد يكون وجوده بعله اخرى بسبب اخر بسبب اخر ثم قال لما ذكر التفصيل هذا وهو مبني على ان الحكم قد يعلل ب علتين فأكثر قال وتعليل الحكم بعلتين في محلين منفكين أو زمانين منفصلين جائز اتفاقا. جائز اتفاق في محلين يعني شخصين كتعليل باحة قتل زيد بالرد وقتل عمر بالقصاص وقتل بكر بالزنا لإحصانه حينئذ هذا حكم واحد وتعدد أو لا تعدد جائز أو لا جائز إذا قتل زيد لردته وقتل عمرو لكونه قتل بشرطه وقتل بكر مثلا لكونه زنا وهو محصن نقول هنا تعددت لكن في محل واحد او في محل مختلفة في محل مختلفة محل مختلف أو زمانين كما ذكره المصنفون تحريم وطء الزوجة قد يكون للحي وقد يكون للإحرام إذن المحل واحد هو المرأة زوجة واحدة إلا إذا كان له أكثر من واحدة صحيح لكن الصورة صور في مرأة واحدة له زوجة واحدة ويحرم عليه الوطن كلما حرم عليه الوطن لا بد أن تكون حايد لا قد يكون ماذا؟ قد تكون حاجة محرمة حين يحرم عليه الوطن. إذن الحكم واحد وتعددت العلل باعتبار زمانين. باعتبار زمانين. وأما الأول تعددت العلل للرد والقاتل مثلا والزنا باعتبار المحال. باعتبار المحال. هذا جائز باتفاق. كتحريم وط الزوجه تارة للحيض وتارة للإحرام. فأما مع اتحاد المحلي يعني الشخص الواحد او الزماني يعني الواحد متحد كما لو زنا المحصن وقتل زنا وقتل هو محصن زنا وقتل معا في وقت واحد فهل اباحه دمه بهما معا ام لا هذا محل الخلاف هو سيقتل سيقتل لكن لو قتل نعلل بماذا بهما معا ام بواحده هذا محل الخلاف <تصفيق> فاما مع اتحاد المحلي الشخص الواحد او الزمان الواحد مثل ماذا كما لو لمس و بال تغوط وبال معا فنرتب النقض هنا على عليهما معا او على واحد قال فالأشبه بقول أصحابنا وهو قول الجمهور هذا وهو قول بعض الشافعية يجوز فالأشبه ان يعلل بالثنتين بالعلتين فنقول قتل لكونه قتل وزنا وهو محصن وانتقض الوضوء للغائط والبول معا أو للمس مثلا والبول معا حينئذ نقول هذا ماذا علل الحكم بالعلتين معا مع كون المحل واحد والزمن واحد ولا مانع من ذلك قال فالاشبه قال الامام احمد في خنزير ميت هذا حرام من وجهين كذا قال في الكوكب المنير في خنزير ميت حرام من وجهين الوجه الاول كونه خنزيرا والثاني كونه ميتا اذن علل بماذا علل الحكم بعلتين ولذلك جعل له تحريمين لماذا لان التحريم المرتب على كونه ميتا من حيث هي ميته مخالف للتحريم من حيث هو خزي ولذلك قال هذا حرام من وجهين، فأثبت قال الفتوح فاثبت تحريمين فلا أشبه بقول أصحابنا هو قول الجمهور وهو قول بعض الشافعية يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين وأن كل واحد منهما علة كل واحد منهما علة بناء على أن العلل الشرعي أمارات ولا مانع من أن يجعل الشارع عدة علامات وأمرات على شيء واحد على شيء واحد وقيل يضاف إلى أحدهما لا لا يضاف إلى العلتين بل إلى واحد منهما إما, الرجل إما الزنا وإما إلى كونه قاتلا وأما أن يجمع بعلتين فهذا لا لا يضاف اليهما لا يضاف إليهم يعني لا يجوز تعليل الحكم بعلتين وإنما العلة تكون واحدة منهما لا بعينهم تكون واحدة لا لا بعينها والصحيح بهما مع التكافؤ والصحيح بهما مع التكافؤ وإلا فالأقوى مع اتحاد الزمن أو المتقدم والصحيح يعني صحيح من الأقوال جواز التعليل بعلتين بهما معا مع التكافؤ يعني في القوه كل منهما قوي كالغائط والبول في وقت واحد نقول انتقض الوضوء بهما معا بهما مع لماذا لانه لا يمكن ان يكون احدهما اسبق في الظاهر من الآخر وإلا والا يكن تكافؤ بينهما فالاقوى يعني العله المتفق عليها مقدمة على العله المختلف فيها فلو بال ولمس ذكره البول متفق على انه عله في نقض الوضوء واللمس مختلف فيه فحينئذ إذا بال ولمس نقول الحكم مرتب على البول جعلنا العلة هي البول لماذا لأنها أقوى ولا نعلق الحكم باللمس وهذا إذا لمس وبال في وقت واحد أما المتقدم فلا إشكال بالحكم ينجمع أن الحكم مرتب على المتقدم يعني لو بال اولا ثم بعد ذلك لمس حينئذ لا إشكال فأن العلة الأولى هي التي ترتب عليها الحكم رتب عليها الحكم والحكم هنا مصور في ماذا فيما إذا اتى بالسببين أو العلتين في وقت واحد في زمان واحد لذلك علقه فأما مع اتحاد المحل الشخص الواحد أو الزمان الواحد أما إذا تعدد الزمان فصل فحينئذ يرتب على الأول والصحيح به ما مع التكافؤ وإلا فالأقوى يعني من الوصفين هو العلة مع اتحاد الزمني أو المتقدم إذا لم يكن اتحاد زمن وكان ثم انفصال فالمتقدم عند الترتيب يكون الحكم مسندا إلى الأولى فلو بال أولا ثم خرج منه ريح، نقول الحكم مرتب على العلة الأولى والإشكال بل حكي إجماع على هذا حكي الاجماع على هذا ما الذي ينبني على هذا ذكر بعضهم أنه ينبني أنه لو توضع ونوى واحدا منها ونوى واحدا منها ولم ينوي البقية الأحداث الاسباب هل يرتفع وضوءه حدثه أم لا يرتفع لا إشكال يرتفع سواء قلنا هي علا أو قلنا المقدم هو العله هو العله لأن الحدث لا لا يتبعض ولا يتجزى بل هو شيء واحد شيء واحد ولذلك اختلفوا لو قاصل وجهه نقول ارتفع حدث الوجه ثم بعد ذلك اليدين ثم الرجلين أو نقول يرتفع الحدث بانتهائه من غصر رجله اليسرى إن قلنا الحدث يتبعض وقد قيل به فحينئذ إذا غصل يده اليمنى فقد ارتفع حدثها ولو لم يرتفع حدث الرجلين فجوزوا مسك المصح بيده اليمنى بناء على أن الحدث يتبعض وإذا قلنا الحدث لا يتبعض وإنما يرتفع بانتهاء آخر عظم في الوضوء علاج لا يجوز له أن يمسك المصحب بيده وثبوت الحكم في محل النص بالنص وقيل بالعلة ثبوت الحكم بالنص في محل النص الآن ذكرنا أن الخمر محرمون، كذلك تحريم الخمر لعلة الإسكار إذن كل كلما وردت العلة ورد التحريم. اذا صار الاسكار مقتضى لماذا للتحريم هذا في النبيذ لا إشكال في النبيذ نقول وجد الاسكار في النبيذ فاقتضى التحريم لكن في النص نفسه الخمر نقول الخمر محرم الحكم التحريم ما الذي اوجب التحريم هل هو النص او العله هذا فيه خلاف فهمتم مثلا إذا قلنا التحريم الإسكار اذا تعدى محل الأصل وهو الخمر ووجد في النبيذ لا إشكال أنه كلما وجد الإسكار وجد التحريم فحينئذ نكون الباعث على وجود التحريم هو الإسكار لكن هذا في الفرع لا إشكاله فيه لكن في الأصل إذا قلنا الخمر حرام للإسكار أي الاثنين مقتضم للتحريم هل هو النص فارتنبوه أو للعلة لأن العلة تقتضي التحريم هذا محل النزاع قال وثبوت الحكم التحريم مثلا في الخمر في محل النص الخمر بالنص لا بالعلة لماذا لأن النص هو الذي أفاد الحكم من أين عرفنا من النص ورود النص فارتنبوه كل مسكر حرام والعلة تكون باعثة العلة تكون باعثة فحينئذ تكون ملاحظة في الحكم وليست هي أصل الحكم عند أصحابنا والحنفية لوجوب قبوله يعني الحكم وإن لم تعرف علته كما في الأحكام التعبودية يجب قبوله من جهة النص وإن لم تعرف علته كذلك التحريم لو لم ينص على الإسكار وجب قبوله من جهة النص حينئذ يكون ثبوت تحريم الخمر بالنص لا بالعلا وعند الشافعية بالعلّة يعني كون المعرف له العلة او كون الموجب او المقتضي للتحريم هو العلة لكن ما الذي عرفنا بالعلة كونها النص ولذلك قيل الخلاف لفظي لأن من قال بالنص لا يمنع أن العلة معرف على الحكم ومن قال بالعلة لم يمنع أن النص هو الذي دل على ها على العلة وعلى الحكم أيضا فحينئذ كل منهما لازم للآخر سواء قلنا التحريم بالنص أو بالعلة كل منهما لازم للآخر لكن الظاهر والله أعلم يقول بالنص والعلة فرع في الأصل وإنما استنبطت العلة إن كانت مستنبطه لأنه إذا وجد فرع يشبه الأصل حمل عليه فحينئذ العلة لا لذات النص وإنما لغيره لكن التحريم لذات الخمر في نفس الدليل الذي دل على تحريم الخمر والعلة ليست مرادا لإثبات تحريم الخمر في النص نفسه وإنما مراد العلة مسنبطة أو منصوص عليها أو مجمع لقياس غيرها أو الحاق أو تعدية غيرها لتنزيل حكم الأصل عليها حينئذ فرق في النظر بينهما وعند الشافعية بالعلة أي العلة البائثة على الحكم والأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر والأكثرون من أصليين أن أوصاف العلة لا تنحصر يعني تكون العلة مركبة من وصفين فأكثر هل تكون محصورة لابد ان نعين فنقول لا تزيد عن ثلاث أو لا تزيد عن أربع أو لا تزيد إلى عشر إلى اخره أم نقول إذا جاء النص مرتبا على أوصاف وهذه الاوصاف كلها يمكن اعتبارها فحينئذ لو بلغت إلى العشر والعشرين تكون علة أو عللا نقول لا باس هنا قال الأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر يعني لا تنحصر في عدد معين لا تزيد عليه وقيل إلى خمسة ولا تكون سادسة إن وجدت أوصاف أو علل يمكن أن تكون معتبرة في الحكم الشرعي الأولى ولا شك فيها يمكن أن يضم إليها وصف ثاني أو ثالث أو رابع أو خامس أما سادس فلا أما سادس فلا لماذا قالوا لأنه يثقلها صار ثقيلة حينئذ لا بد من عدد تقف عنده فجعلوا الخمسة لكن الواحد يحتاج للدليل فإذا دل الدليل الشرع على اعتبار عدة علا كنواقض الوضوء مثلا حينئذ لا نقول هذه يجب إيقافه على الخمس ولذلك وسحق الشرازق وهذا التحديد لا وجه له إذن لا تنحصروا أوصاف الإدلة في عدد معين لكن العلل عندهم أقوى ما يعلل به في التعدد اثنان ثم الثلاث ثم الأربع ثم الخمس يعني كلما قلت الأوصاف فهي أقوى كلما قلت الأوصاف فهي أقوى مما لو زاد فالحكم المعلل بوصفين بعلتين أقوى مما لو علد بثلاثة وهلما جراء وهلما جراء هذا ما يتعلق به الاضطرانة ثم ذكر السادس اين السابع ها اي نعم انتهى اي نعم السابع التعدي لطرد السادس السابع التعدي ثم اتكلم عن كون الحكم شرعيا او جامع شرعي ثم قال ولاثبات العله طرق ثلاث لاثبات العله كيف نستنبط العله ما هي طرق اثبات العله ما هي مسالك العله هذه الطرق الثلاث يعبر عنها الاصوليون بالمسالك جمع مسلك بمعنى الطريق ما يوسوس كالطريق مثلا في اثبات العله ولإثبات العله يعني ما دل على كون الوصف عله ما دل ما الذي يدلنا على كون الوصف عله لا بد من دليل ما هو هذا الدليل هو ما سيذكره المصنف ولإثبات العله في الاصل طرق ثلاث طرق ثلاث وهي النص والإجماع والاستنباط. النص والإجماع والاستنباط. وبعضهم يجملها في طريقين. يقول مسالك العلة نوعان: نقلية وعقلية. النقلية النص والإجماع والعقلية الاستنباط والعقلية الاستنباط. النص هذا هو الطريق الأول من الطرق النقلية يعني التي مقوفة على على السماع مقوفة على على السماع النص سواء كان من كتاب أو سنة فإذا كانت العلة ما من نص كتاب أو سنة سميت علة منصوصة سميت علة منصوصة نسبة إلى النص نسبة إلى إلى النص قل هو أذى نقول الأذى علة منصوصة لماذا لكون الشرع نص عليها لكون الشرع نص عليها النص بأن يدل عليها بالصريح النص بأن يدل عليها بالصريح إذا النص من كتاب أو سنة يدل على العلة ثم له طريقان. قد يكون اللفظ صريحا وقد يكون ظاهرا قد يكون صريحا في الدلالة على التعليل وقد يكون ظاهرا الصريح ضابطه ما وضع للتعليل من غير احتمال فيكون قاطعا في تاثيره ما وضع للتعليل في أصل لو قال حرمت لعلتي كذا نقول هذا نص قطعي لا يحتمل غيره فعينئذ اللفظ الصريح في الدلالة على التعليل ما وضع للتعليل من غير احتمال فيكون قاطعا في تاثيره ضده الظاهر في التعليل محتمل التعليل وغيره محتمل التعليل وغيره فيكون النص الظاهر والمثبت للعلية وهو ما لا يكون قاطعا في تأثيره لماذا؟ فيحتمل التعليل ويحتمل غيره ولكن التعليل به أرجح كاللام مثلا اللام هذه تفيد التعليل, التعليل. لكن هل هي كل ما في اللغة فهي للتعليل؟ لا إذا لما احتملت غير التعليل صارت ظاهرة في التعليل وليست صريحا في التعليل وأما قول من أجل ذلك كتبنا نقول هذا صريح في التعليل لأنه لا يحتمل غير ذلك بأن يدل عليها باللفظ الصريح كقوله العلة كذا العلة الإسكار في تحريم الخمر نقول هذا نص صريح لأنه صرح بلفظ العلة صرح بلفظ العلة أو بأدواتها أي أدوات التعليل يعني حروف تدل على التعليل لكن قدم هنا الظاهر على الصريح وهي الباء كقوله ذلك بأنهم كانوا الباء هنا للسببية حينئذ تفيد التعليم سبق أن السبب للعلة بمعنى واحد في هذا الباء ذلك بأنهم كفروا يعني بسبب كفره ما وقع أو حل بهم بسبب كفره فالباء هنا للتعليم إذن الكفر سبب وعلة للهلاك كذلك واللام شهداء على الناس إلا لنعلم من يتبع الرسول حين أدن صارت اللام هنا دالة على التعليم لكن هل هي نص صريح في التعليم الجواب لا لأنها ترد للتعليم ولمعاني اخرى كذلك الباء ليست نصا في التعليل لورودها للتعليل وهو السببية واحتمال معان أخرى وكي هذه أيضا محتملة للتعليل وغيرها كان الأشهر في عرف أهل اللغة أنها للتعليم، كي لا يكون دولة، وحتى المرادف لكي نحو حتى لا تكون فئة، وقوله من أجل إذا جاء التعبير بقول من اجل ذلك كتبنا، فنقول هذه للتعليم. إذا دمج هنا أو خلط المصنف ما كان ظاهرا في التعليم وما كان صريحا في في التعليم، فما كان صريحا دالا على العلية كقوله العلة كذا. أو قوله من أجل ذلك كتبنا وكما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر من أجل هذا تعليم وهو نص صريح لا يحتمل غير التعليم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر والمؤلفون جعل الباء واللام وكي ونحو ذلك من الصريح وغيره جعله من الظاهر لا من الصريح لا من الصريح وزادوا عليه غير ما ذكره المصنفون أن يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا أن تؤمنوا قد تأتي أن للتعليم جئت أن تكرمني جئت أن تكرمني قالوا أن هذه قد تفيد التعليل كذلك إن الشرطية إن تقم أقم معك فيه التعليل فيه معنى التعليق والسببيه ان المفتوحه المشدده اخت ان وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون انهم لا يرجعون ان وصل عليهم ان صلاتك سكنوا يعني لان صلاتك سكنوا إذن ان تفيد التعليل ولذلك عند الاصولين يذكرون ان ان اذا جاءت بعد الخبر او النهي او الامر فهي تفيد التعليل فهي تفي التعليم كذلك لعل كما هو مذهب الكوفيين في اتيانها للتعليم لعلكم تتقون اياما معدودات كذلك المفعول له لاجله لامسكتم خشيه الانفاق ايام معدودات انا لا اقصد به تتميم ما قبله هكذا جاء. لعلكم تتقون اياما معدودات هذا فسد المعنى كما ذكرناه السابق ان التقوى مراد بها الاطلاق وليست مخصصه في ايام معدوده وايام معدودات في اول ايه اما انه منصوب باسم المصدر يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام اياما اياما مفعول به لقول الصيام او كما جوز الصاوي في حاشيته تفسير الجلالين صوموا اياما صوموا اياما حينئذ يكون مفصولا او تابعا لما امنع لكم تتقون اياما هذا فاسد هذا حذر الموت يجعلون صابعهم في اذانهم من الصواء حذر الموت هذا حذر تعليم لكنه كله من الظاهر لاحتمال اللفظ التعليم وغيره أو بالتنبيه والإيمان أو بالتنبيه والإيمان وسبق أن هو أن يقترن الحكم بوصف أن يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة لذلك الحكم لكان عبثا أن يقرن الوصف بحكم ان يكن لغير علة يعبه من فطر يعني يخالف الفصاحة ويعتبر عيا ولكنة في المتكلم لأنه رتب حكما على معنى لا علاقة بينهما فحينئذ لما جاء يسأل قال وقعت أهل في رمضة قال نقول لو لم يكن الجواب هنا مطابقا للسؤال اذا ماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم لخل السؤال عن الجواب لخل السؤال عن الجواب وهذا يعتبر عيا حينئذ يجب أن يقال اعتق رقبه هذا مرتب على على ماذا على الوصف الذي ذكره السائل، على الوصف الذي ذكره السائل. إذن المراد بالإيماء والتنبيه أن يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة لكان هذا الاقتران بعيدا عن الفصاحة ومعيبا عند العقلاء وكلام الشارع ينزه عن ذلك أما في كلام البشر فلا إشكال ثم دلالة الإيماء والتنبيه أنواع كثيرة ذكر منها المصنف بعضا منها إما بالفاء, إما بالفاء يعني أن تدخل الفاء أو يذكر حكم عقب وصف بالفاء ياتي وصف ثم ياتي بعده الحكم وتدخل الفاء التي تكون للسببيه تدخل على ما بعد فتدل على أن ما بعد الفاء حكم مرتب على المعنى السابق فيكون ما قبل الفاء عله لما بعد الفاء يكون ما قبل الفاء عله لما بعد الفاء وتدخل على السبب كقوله صلى الله عليه وسلم فانه يبعث ملبيا لانه قال لا تحنطوه ولا تطيبوه ولا الى اخره فقال فانه إذن الحكم والمعنى السابق معلل بماذا بكونه يبعث حيا يبعث ملبيا يوم القيامه إذن الفاء دلت على العليه إذن من مات وهو محرم يجب اجتناب الطيب ونحوه لماذا لانه يبعث إذا صار علة للحكم يجب عدم تطيبه علة ذلك الحكم هنا قدم الحكم على على العلة هذا لا بعث به وتدخل على السبب كقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث ملبيا حينئذ ما بعد الفاء سبب لما قبلها ما بعد الفاء سبب لما قبلها وعلى الحكم مثل قوله تعالى والسارق السارق و فاقطعوا الفاء دلت على ان هذا الحكم هو القاطع ايجاب القطع علاته السرقه و نفسها وهذا دليله من وجهين اولا كون السارق وصف والثاني الفاء ولا مانع من ان يجتمع اثنان دليلان فاكثر على العلميه لا مانع من ان يجتمع دليلان فاكثر على العلميه وهنا اجتمع دليلان كونه اسما مشتقا ورتب عليه الحكم الشرع الحكم فيدل على أن الحكم مرتب على الوصف الذي اشتق منه ذلك الاسم وسياتي ذكره هنا وسها فسجد إذا يلحق بما سبق ما كان من قول الراوي أما السابق فهو من قول المشرع فإنه يبعث هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقطعوا هذا قول الرب جل وعلا لكن لو حكى الراوي هل يعتبر أيضا من دلالة الإماء والتنبيه لا هذا محل خلاف ولا صح نعم لأن الراوي صحابي وهو أعلم باللغة من غيره فحينئذ إذا حكى الحكم مرتبا على على فاء السبب أو ذكره بعد فاء السبب فحينئذ فهم العليه فحكى لنا ما فهمه وهو أولى بالاتباع وسهى فسجد هذا من كلام الراوي سهى فسجد إذن السجود حكم سببه وعلته السهو وزنى فرجم أو رجم النبي صلى الله عليه وسلم سنى فرجم رجم النبي صلى الله عليه وسلم الزاني والعلة الزنا هذا الأول أن يكون بالفاء إذا دلالة الإماء والتنبيه إذا ذكرت الفاء وذكر بعدها حكم أو معنى سواء كان من الشارع أو من الراوي دل على العلية دل على العلية النوع الثاني من دلالة الإماء والتنبيه ترتيبه على واقعة سئل عنها هذا يكون السؤال مطابقا للجواب إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى عن قصة عن حادثة عن مسألة فأجاب حينئذ نقول الجواب هذا مرتبا على ماذا على ذلك السؤال فنجعل السؤال علة لما تضمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من حكم. أو ترتيبه على واقعة سئل عنها كقوله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبه لأنه سئل عن مواقعة الرجل امراته في نهار رمضان فقال أعتق رقبا بعد تنقيح العلة في جواب سؤاله عن المواقعة في نهار رمضان فدل على أن الوقاعة هو علة الحكم أو الثالث لعدم فائدته إن لم يكن علة وهذا المعنى يكاد يكون عام لجلالة الإيماء والتنبيه يعني أن يذكر أو يذكر مع الحكم شيء لو لم يقدر التعليل به لكان لغوا غير مفيد لغوا غير مفيد كقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم في الهرة إنها ليست بنجس إنها لأنها لماذا نفيت النجاسة لعلة التطواف كل كلما وجدت هذه العلة نقول ماذا حكمنا على أن الحيوان ليس بنجس ليس بنجس والمذهب الهره فما دون او نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف كقوله لا يرث القاتل نفي حكم بعد ثبوته نفي حكم كالارث في المثال المذكور بعد ثبوته للوارث لحدوث وصف وهو القتل فهذا الوصف حينئذ يكون عله لماذا لانه فرق بين كونه وارثا وغير وارث قل لا يرث القاتل يعني من كان لو انتفى عنه الوصف وصف القتل لكان وارثا اذا الشخص نفسه باعتبارين يعني يورث ويولا ويحرم من الميراث باعتبارين ان لم يقتل فهنا اذا يرث ان ورد وصف ورتب عليه مع كونه لولا وجود هذا الوصف لكان وارثا علمنا ماذا أن هذا الوصف هو عله منعه من من الارث لماذا لانه لو ارتفع هذا الوصف وهو كونه قاتلا لمورثه ل ولكن لما ورد الوصف حينئذ علمنا ان هذا الوصف هو عله المال أو نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف جديد ك نفي الارث عن الوارث بسبب وصف وهو القتل او الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر او الامتناع عن امتناع الشارع يعني امتناع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم خاص به عن فعل بعد فعل مثله يعني فعل فعلا ثم امتنع عن فعل قد فعله فيما سبق فيما سبق لعذر فيدل على ان هذا العذر هو عله الامتناع لانه قد فعل الفعل نفسه لو كان حراما فحينئذ لم يفعله لكن كونه فعله اولا ثم أراد أن يفعله ثانيا فورد وصف أو عذر فامتنع من فعل الفعل الذي فعله اولا لوجود هذا العذر فنقول هذا العذر علة في امتناع الشارع عن الفعل ولولا هذا العذر لحصل الفعل مرة ثانية كما حصل في المرة الأولى أو الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر فيدل ذلك الامتناع على علية العذر على أن هذا العذر هو العلة مثل ماذا؟ كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب دخل بيتا رواة مختلفة ثم أراد أن يدخل مرة أخرى فامتنع على وجود الكلب إذا وجود الكلب علة في امتناعه صلى الله عليه وسلم من دخول البيت مرة ثانية لانه دخله فيما, فيما سبب أو تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له وهذا كل حكم علق على اسم مشتق نقول دل على ماذا على علية ما منه الاشتقاق السارق والسارقة فاقطعوا علقوا على السارقة اسم فاعل دل على أن السرقه هي العلة وإلا ممكن يقول الرجل والمرأة فاقطعوا وتأتي الشروط في التقييد لكن نقول لا هنا لما كانت السارقة هي العلة رتب الحكم على اسم مشتق الزاني لأجل الزنا والزانية لأجل الزنا إذن الاسم المشتق يدل على علية ما منه الاشتقاق هو المصدر الذي أخذ منه أو تعليقه على اسم مشتق كاسم فاعل واسم مفعول ونحوهما من وصف مناسب يعني صفة معنوية هي المرادة هنا له يعني شرعية الحكم قول تعالى اقتل المشركين علق الوصف على الشرك إذن كلما وجد المشرك وجد قتله أو إثبات كأنه اقتلوا المشركين لشركهم فاقطعوا أيديهما لسرقتهما فاجلدوا كل واحد منهما لزناهما صار علة رتب عليه الشرع أو إثبات حكم إن لم, يجعل إن لم يجعل علة مؤثرة لحكم آخر لم يكن مفيدا في تعالى وأحل الله البيع قل صحته يعني هنا إثبات حكم وهو حل البيع أحل الله البيع ما الذي يترتب على حل البيع؟ الصحة وما معنى الصحة ترتب الاثار إذن هنا أفاد ماذا؟ أحل الله البيع ليكون البيع في نفسه حلال ثم الناس لا ينتفعون أو أراد أن يبين أن البيع حلال فيصح البيع فتترتب عليه الآثار هذا الثاني هو المراد هو المراد فعينئذ إثبات الحكم هو حل البيع هنا نقول هو علة لحكم وهو صحة البيع هنا التعليل بالحكم على الحكم اي يترتب آثاره فالحكم بالصحة مستنبط من حله فالحكم أو نعم الحكم بالصحة مستنبط من حل البيع وحرم الربا لبطلانه حرم الربا فحينئذ كل عقد ها فيه ربا فنحكم عليه بأنه باطل فاسد هل تترتب عليه الآثار لا تترتب عليه الآثار إذن إثبات حكم كالحل حل البيع وحرمة الربا إن لم يجعل هذا الحكم علة مؤثرة مؤثرة لحكم آخر وهو صحه البيع وبطلان عقود الربا لم يكن مفيدا لم يكن مفيدا لانه يرد السؤال أحل الله البيع لما حل ليكون البيع حلالا في نفسه ثم نحن لا تترتب الاثار على لا, لا تترتب الاثار على حل البيع نقول لا ليس هذا المراد بل المراد انه حلال فيصح فيستفيد البائع والمشتري والاجماع هذا عطف على قوله النص الإجماع قلنا النص والإجماع والاستنباط إذن الضرب الثاني الإجماع فمتى ورد الاتفاق عليه ولو من خصمين لإثبات العلة طرق ثلاث النص والإجماع فمتى ورد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت ثبت ماذا ها. فمتى ورد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت ما الذي ثبت الإجماع على ماذا لقيل والإجماع الإجماع على أي شيء على علية الحكم او على كون الشيء أو الوصف علة فإذا وجد الاتفاق عليه على الوصف ثبت ثبت كون الوصف علة ودليله الإجماع وقول ولو من الخصمين هذه جملة معتزلة لماذا لأنه لا يشترط إجماع الأمة وإنما مراده هنا ولو من الخصمين فيما <تصفيق> إذا كان في مقام المجادلة والنظر أو المناذرة فإن أيذ يشترط فيه الاتفاق بين الخصمين لكن نبغي في تأصيل الأحكام ألا يلتفت إلى أداب البحث والمناظره كما ذكرناه في السابق أن شرط حكم الأصل موافقة الخصمين على الله ليس بشرط ليس بشرط وإن بغي ان تكون الأداب اداب لحث المناورة مبرية على الشرع فإذا كانت التعليل تعليل حكم الأصل ثابت بالعلة فيجب أن يسلم الكل ولا نجعل ضابطا يجوز أن ينفي العلة ثابتة بالشرع وحينئذ يجوز له أن يعدل إلى النص بعد أن يثبت العلة فينفيها الخصم نقول هذا ليس ليس بوارد إذا الطريق الثاني في إثبات العلية الإجماع وهو إجماع الامه فمتى ورد الاتفاق عليه على ذلك المعنى ولو من الخصمين ثبت كون ذلك الجامع أو كان أو كون ذلك المعنى علة كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية على المال وبتلؤيته ما حتى إذا بلغ النكاح إذن الصغر له تأثير في الولاية على المال فيها وبعضهم أي نعم وهذه تعد في ماذا ولاية النكاح صغيرة هل تلي نكاح نفسها جواب لا لماذا لعلة الصغار لعلة الصغر هل أجمع على علة الصغر في هذا الموضع أو في قول تعالى وابتلوا يتامة في ولاية المال في ولاية المال حينئذ تعد هذه العلة وهي صغر على ولاية النكاح فلا تلي الصغيرة نكاح نفسها لعلة الصغار لعلة الصغار ثم قال ورس باط هذا هو الطريق الثالث وقسمه إلى ثلاثة أقسام وأصول المصالح داخلة فيه ويحتاجنا وقفه الوقت ما يسمحنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه, وصحبه, وصحبه